ان هذا الاصل وهما فرعان الفرع الأول وجوب شكر المنعم والفرع الثاني حكم الافعال قبل الشرع حكم الافعال قبل قبل الشرع وجرت عاده الاصوليين انهم يتحدثون عن عن الحكم يعني يعرفون الحكم ثم يتطرقون إلى ما يتعلق به من الحاكم هذا مر معنا هذان بحثان تعريف الحكم اولا ثم تعريف الحاكم أو من هو الحاكم وما يتعلق به من المسائل السابقة تحسين التقبيح ثم يأتي الباب الثالث وهو ما يتعلق بالمحكوم عليه وياتي الباب الرابع فيما يتعلق بالمحكوم فيه هذا اربعه ابحاث بحث الأول في الحكم وقد عرضته في مسبه ثم خطاب الله بنش تلق الى اخره ثم ياتي مبحث الحاكم فالحق ليس لغير لي الله حكم أبدا وعرفنا ما فيه تاتي المساله الثالثه وهي ما يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف وهو الذي علونا له بما ياتي وصور امتناعه ان يكلف الى اخره ثم يأتي معنا ان شاء الله تعالى البحث الرابع وهو ما يتعلق بالمحكوم فيه يعني العمل عمل المحكوم به اشترط من يكون معدوما أن يكون مقدور عليه الى اخره ان يكون موجودا ثلاثه شروط متفق عليها فيما فيما ياتي قوله قول الناظم رحمه الله تعالى وصوب بامتناعهم اي كلف ذو غفله وملجا واختلف في مكره ومذهب الاشاعره جوازه وقد رآه آخرة رعاه يعني رجع عليه من السبكي قال اولا بكونه واختلف في مكره ومذهب الشاعره جوازه وهو منع من السبك منع ثم رجع يعني خالف الاشعره ثم تاب ورجع ثم رجع إلى الى قولهم هذا المساله كما عرفنا متعلقه ب في المكلف وهو المحكوم عليه وهو الاذمي على جهة الإجمال والا يدخل في ذلك ذلك الجن كما سياتي بحثه ان شاء الله تعالى اذن الادمي هو المحكوم عليه والادمى هو المكلف حينئذ يقتضي ذلك ان نعرف اولا ما هو التكليف لكن سياتي بحثه فيما ياتي سياتي الخلاف في ما يتعلق بالتكليف هل هو الزام ذي كل فعل مكلف بالامر او النهي او طلبه هل هو الزام أو طلب وعرفنا مرارا انه لا ينبغي خلاف على هذا التعريف على كل نقول التكليف هنا باب الاختصار هو الخطاب بأمر أو نهي خطاب بامر أو نهي فكل من تعلق به الخطاب بامر ايجابا أو ندبا أو نهيا تحريما أو كراهه حينئذ نقول هذا يسمى يسمى مكلفا يسمى مكلفا حينئذ الخطاب المتعلق بالمكلف ما هو هذا التعلق موجه التعلق ايمان يكون على جهه الأمر وإما يكون على جهه النهي والأمر قد يكون على جهه الجزم وقد لا يكون على جهه الجزم الأول الإجابة الثاني الندب والنهي قد يكون على جهه الجزم وقد لا يكون الأول التحريم والثاني الكراهه اذا هذا ما يتعلق بالتكليف بحثنا ليس في هذا وانما فيما يتعلق فيه المكلف يتعلق بالمكلف نظم هنا تصاحب الاصل لم يتعرض لشرطي التكليف المتفق عليهما بين بين الاصوليين وكان الاولى أن يبين ما هي شروط التكليف التي يجب ان تتوفر في الادمي أو الجني قلنا او الملائكه في مساتي هنيد ينبني على ذلك هل ذو الغفله مكلف ام لا الملجا مكلف ام لا المكره مكلف ام لا لأن التعليل بذكر الشرط شرط صحة التكليف يدور الحكم معه وجودا وعدما وجودا وعدما حينئذ لماذا لا يكلف ذو الغفلة المراد به النائم والساهي النائم حال نومه غير مكلف على الصحيح وكذلك الساهي حال سهوه غير مكلف على الصحيح لكن لماذا لفقد شرطي صحة التكليف اذا كان الاولى أن يقدم اولا ما يتعلق به شرطي صحة التكليف ثم بعد ذلك ياتي الفروع المبني على هذا الأصل فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب اشترط فيه شرطان متفق عليه ما بين العقلاء كما قال الامدي والاصوليون بمعنى انه متفق عليه بين العقلاء والمرض به الأصليون إذا كان كذلك فلابد من تحقق هذين الشرطين شرط الأول العقل وشرط الثاني فهم الخطاب وكل منهما فيه مسائل لن يفهم باب المكلف والمحكوم عليه إلا بفهم هذين الشرطين على جهتي التاصيل والتدليل لا بد من ذكر الاصل ولابد من ذكر دليلي ليعرف ما الذي يصدق عليه أنه مكلف ومن الذي يصدق عليه أنه غير غير مكلف بفهم هذين الشرطين حينئذ تتضح لك مساله الملجا والنائم الساهي والمكره او الخلاف الوارد في هؤلاء العقل شرط الأول العقل وهو له معنى لغوي معنى الصلاح عند الصوريين اما العقل في اللغة فهو المنعم فهو المنعم ولهذا يمنع النفس من فعل ما تهواهم ماخذ ما من عقال الناقه عقال الناقه يمنعها ماخذ من عقال الناقة المانع لها من السير حيث شاءت وهو اصل لكل علم العقل اصل لكل علم قال ابن السمعاني وكان بعض الائمه يسميه أم العلم العقل أم العلم يعني الذي لا عقل له كيف سيتعلم هكذا فالعقل اساس فاذا كان اساسا للتكليف نقول بل هو اساس لما هو اعم من التكليف وهو ماذا وهو العلم لذلك صار ام العلم سميه بعضهم ام العلم وكثر الاختلاف فيه يعني في بيان حقيقته حتى قيل ان فيه الف قول في كم الف قول ان فيه الف قول الف قول وهذا كلما كلما لم تكن المسألة شرعيه كثر الخلاف فيها بل حتى في المسائل الشرعيه هذه من الفوائد الفقهيه كلما رأيت الخلاف كثر كثرت الاقوال فعلم انه اما دلالة النص ان وجد ضعيفه واما انه لا يوجد نص كلما كثر الخلاف بين اهل العلم حصل كبار اذا كثر الخلاف فعل انه اما أنه لا نص في المسألة أو فيه نص والدلاله غير واضحه وأما إذا ورد النص والدلاله واضحه الخلاف يقين خلاف يقين بين اهل العلم وهذا المراد به المتقدمون أما المتاخرون فقد وقع عندهم نزاع أن الاصل عندهم التقليد لكن الائمه الكبار إذا قل الخلاف فعلم ان النص أكثر وضوحا ولذلك إذا كان صريح النص واضحا بين لا يحتمل غير المنطوق أجمع عليه واضح هذا وهنا قال فيه الف قول لانها مساله شرعيه وانما تتعلق بماذا بشيء خارج عن الشر ثم ليس مدركا بالحس بل هو عرض إن قيل بانه عرض أو معنا من المعاني فلذلك كثر فيه فيه الخلاف قال الشافعي في بيان حقيقه العقل الهه خلقها الله لعباده يميز بها بين الأشياء واضدادها اله خلقها الله للعباد اذا هي اله مثل ماذا مثل السمع سمع اله لماذا لادراك المسموعات والبصر اله لادراك المبصرات واللسان اله كذلك والقدم اله للمشي واليد كذلك اله اذا العقل يعتبر اله يعتبر اله كسائر الالات خلقها الله لعباده يميز بها بواسطتها بين الأشياء وأضادها بين الأشياء واضدادها يعني ما افصح عنه المتاخرون بين الطيب والخبيث الحق والباطل إنما يدرك التمييز بين النوعين الحق والباطل يكون بالاله ما هي هذه الاله العقل كذلك الجيد والرديء ما الذي يميز هذا عنها عن ذاك اقول العقل حين يمييز بها العاقل بين الأشياء واضدادها الحق والباطل الجيد والرديء الطيب والخبيث لا يميز هذا عن ذاك إلا الا باله وهي وهي العقل وقال في اذا اله التمييز هكذا اختصره بعضهم تعريف الشافعي بأنه آلة التمييز وهذا الذي شرحه فيما مر ذكروا في الرساله وقال في موضع آخر والعقول التي ركبها الله فيهم ليستدل بها على العلامات التي نصبها لهم على القبلة وغيرها منن منه ونعما فذا قريب من, من السابق والأول الأوضح قاله ابن صراقه وهذا النص موجود في في الرساله والرساله مطبوعه قال الصيرفي في شرحها كما قال في البحر بين الشافعي أن العقل معنا, معناً من المعاني اذا العقل ليس ك ليس كالسمع بمعنى أنه ماذا يدرك بواسطه اذن وليس كالبصر يدرك بواسطة ماذا العين وانما هو معنى من المعاني هل هو جوهر او عرض مساله أخرى معنا ركبه الله في الإنسان أي خلقه فيه لا أنه فعل الانسان كما زعم بعض بعض الناس والعقل عند الشافعي الهه تمييز وهذا يؤخذ من الحدين المذكورين قال في التهذيب العقل ما يحصل به الميز ما يحصل به الميز وهو شامل لاكثر الاقوال التي ذكرها الاصوليون ما يحصل به الميز هذا التعريف يدخل فيه عشرات الحدود التي ذكرها الاصوليون لانه ماذا اولا اله وهذا متفق عليه انه اله الهه ما فائدتها لا شك ان الله تعالى هو خالق هذه الاله ما فائدتها التمييز الميز اذا حصل بها الميز سواء كان بين الاشياء المتضاده ام الأشياء المختلفه هذا وذاك الذي يميز بين الارض والسماء بين بيتي وبيت غيره الا لا يكون بيبي ادراك هذا الادراك انما يكون بواسطه بواسطه العقل ثم قال وقد ذهب بعض اصحابنا والاكثر الى انه بعض العلوم الضرورية يسعد بها لفهم دقيق العلوم وتدبير الصناع الفكرية ومما قال بذلك من غير أصحابنا القاضي ابو بكر الباقلاني وابن الصباغ وسليمان الرازي حينئذ خصصوا بي اولا العلوم الضروريه والمراد بالعلوم الضرورية نسبة الى العلم الضروري وهو ضابط ما هو ما لا يمكن دفعه والنظر محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي اذا ما لا يحتاج الى نظر واستدلال يسمى علما ضروريا محتاج الى نظر واستدلال يسمى علم نظريا ويسمى علما كسبية اذا العقل بعض ليس كل بعض ماذا العلوم الضرورية اذا ليس العلوم الكسبية هذه خارجه وليس جميع العلوم الضرورية بل بل بعضها اذا ذهب بعض أصحاب الحنابله والاكثر الاصوليين إلى انه بعض العلوم الضرورية فخرجت العلوم الكسبية لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية بمعنى أنه إذا علم ان الكل أكبر من الجزء وان السماء فوقنا والارض تحتنا وان الماء مغاير لغيره من الجواهر فحينئذ إذا علم هذه الأشياء ولم يكن ثم السدلال يعني علوم أخرى استدلاليه هل يخرج عن كونه عاقلا ام لا؟, لا يخرج عن كونه عاقلا فدل على أن العلوم الكسبية ليست داخله في مسمى العاقل كذلك يعني يكون صغيرا لم يتعلم لم يدرس شيئا ما هل هو عاقل ام لا عاقل هل معه علوم كسبية نظرية الجواب لا اذا العقل غير العلوم الكسبية مغاير للعلوم الكسبية النظرية فدل على انه خاص بالعلوم الضروريه فخرجت العلوم الكسبية لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية وانما قالوا بعض العلوم الضروريه لا للجميع لا لانه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير عاقل بمعنى أن العلوم الضرورية لها وسائل من وسائلها الحواس الخمس عينيل لو كان جميع العلوم الضروريه وكان فاقدا للسمع والبصر هل يسمى عاقلا ام لا سمع عاقله قطعه هل معه جميع العلوم الضروريه الجواب لا لان من وسائل العلوم الضروريه على خلاف من وسائل العلوم الضروريه ما هي الحواس الخمس فإذا فقد بعضها فقد فقد بعض العلوم الضروريه ومع ذلك تصب بكون ماذا تصب بكون عاقلا اذا ليس جميع العلوم الضروريه بل بل بعضها فلو قيل بانه جميع العلوم الضروريه لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدريكات لعدم الادراك المعلق عليها غير عاقلا وهذا باطل وإذا بطل حينئذ اللازم بطل الملزوم المرتب عليه فدل ذلك على أن العلوم الكسبية ليست داخله في مسمى العقل لأن من لم يكن عالما بهذه العلوم النظريه الكسبيه يسمى عاقلا اذا خارجه عن عن المفهوم من العقل كذلك ليس جميع العلوم الضروريه بل بعضها لماذا لانه إذا فقد بعض وسائل العلوم الضرورية لا يخرج عن كونه عاقلا إذن بقي بعض العلوم الضرورية قال ابو الخطام ومما يدل على أنه ليس بجميع العلوم لأن نقول العلم يشتمل على ضروري ومكتسب ضروري ومكتسب ومعلوم أن الإنسان إذا لم يكتسب ولم يفكر في الدلائل يسمى عاقلا اولى يسمى عاقلا قطعه اذا لا يسمى عاقلا إلا إذا اتصفا بالوصف على القاعده السابقة قلنا لماذا لكونه متصفا بصفه العلم هذه قاعدة عرب مشرك لماذا لانه اتصف بالشرك على التفصيل السابق اذا عاقل لماذا لاتصافه بصفه العقل والعلم النظري مفقود اذا وجد الوصف واشتق منه وسمي عاقدا مع فقد العلوم الكسبية النظرية اذا العلوم الكسبيه النظرية ليست داخلة في مسمى العقل ليست داخله في مسمى العاقل فاذا خرج منه العلم المكتسب لم يبق الا أنه علم ضروري أو كذلك وليس بجميع العلوم الضرورية بل بعضها لأن الإنسان لو عدم الحواس الخمس مع انها يحصل بها علم ضروري ولو عدم تسمى عاقلا يسمى يسمى عاقل كان لا يبصر الاعمى عاقل كذلك تفيف عاقل ام لا عاقل مع انه فقد ماذا فقد ما يدرك به بالبصر وهو مما يكون علما ضروريا ومع ذلك لم يسمى مع ذلك لم ينفع عنه العقل بل هو عاقل ولو عدم تسمى عاقلا ويكون عاقلا ولهذا لو قيل له ما يضره وما ينفعه اختار ما ينفعه انه يسمعه وعكس هذا الصبي والبهيمه الصبي هذا لا يميز وكذلك البهيمه والجماد افرق بين هذه الثلاث فانه يحصل لهم علم ضروري مثل حسهم هذا خاص بالصبي والبهيمه يحصل له بعض العلم يعني بواسطه ماذا بعض الحواس هل جعلو عاقلا لم يجعلوا عاقلا لماذا لأن هذا بعض العلم الضروري الذي لا يلزم منه الوصف بصفه العقل اذا ليس كل علم ضروري يتصف به صاحبه بكونه عاقلا بدليل ماذا؟ بدليل أن بعض العلوم الضرورية يكتسبها الصبي بل البهيمه فحينئذ إذا اولمت نقول هذا الالم حصل بماذا؟ بالحس فاذا كان كذلك نقول هذا علم ضروري لكن لا تتصف البهيمه به بالعقل لماذا؟ لأن بعض العلم الضروري لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ ان يكون صاحبه موصوفا بالعقل فانه يحصل لهم علم ضروري مثل حسهم بالالم وغير ذلك ومع هذا لا يكونون عقلاء وهذا بجمع حتى الصبي الذي اقرب لا يقال بانه عاقل وهو يدرك ببصره ويسمع باذنه وهذا بعض العلم الضروري ومع ذلك لا يتصن بماذا بكونه عاقلا فثبت أيضا أنه ليس بجميع العلوم الضرورية إنما هو بعضها مثل ماذا مثل ان يعلم الإنسان استحالة جمع الضدين جمع الضدين كالقيام والجلوس قعود هذا الصبي لا يدركه لو ادركه بعض العلوم الضروريه ما يدرك به بالحس والعلم لكن هذا النوع لا لا يدركه الصبي لماذا لانه يحتاج الى عقل لا يدركه الا العاقل وهذا العلم الضروري إذا اتصف به الانسان سمي عاقلا وقول الجسم الواحد ليس في مكانين وعلمه أن الواحد أقل من من اثنين انتهى كلام ابي الخطام قال امام احمد العقل غريزه غريزه يعني امر فطري طبعي جبل عليه الإنسان هذا لا فيه وقد يزول قد يزول وقال الحافظ المحاسبي فقال العقل غريزه يتاتى بها ادراككم العلوم نقله عنه في البرهان وقال ابن حمدان العقل غريزه ليس مكتسبا بل خلقه الله تعالى يفارق به الإنسان البهيمه ويستعد به لقبول العلم وتدبير الصناع الفكرية فكانه نور يقذف في القلب كالعلم الضروري والصبا ونحوه حجاب له الصبا ونحوه كالاغماء والجنون ونحو ذلك قال القاضي ابو يعلى انه غير مكتسب كالضروري وقال الحسن بن علي البهاري وهو من ائمه الحنابلة ليس بجوهر ولا عرض بل اكتساب وانما هو فضل من الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التيمي هذا يقتضي أنه القوة المدركه كما دل عليه كلام الامام احمد للإدراك قوه المدركه للادراك ادراك شيء آخر كالتلفظ والتكلم اما القوه المدركه التي يستعد بها لاكتساب الاراء فهذا يسمى سمع وقال التميمي ابن حمدان هو نور في القلب كالعلم وقال ابو الفرج الشيرازي العقل قوة يفصل بها أو يفصل بها بين حقائق المعلومات الاشياء والضادها وقال الأشعري هو العلم وحكاه الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني عن أهل الحق وانهم قالوا بتراادف العلم والعقل يعني ذهب الاشاعري لماذا إلى أن العقل هو العلم هذا ضعيف لماذا لأن العلم غير العقل العقل يدرك به العلم وليس العلم يدرك به العقل وانما قد يزيد العقل به بالعلم لكن لا يكون العقل هو بمعنى, بمعنى العلم ولذلك قال كوراني في شرح جمع الجوامع والحق أنه مغاير للعلم والحق انه مغاير العلم قال بها ابن حسن الاشعر وهو قوه يدرك بها المغيبات كما يدرك بالبصر المشاهدات ويطلقه على العلم تسامح أو أريد به مصدر وعقل يعقل عقلا فانه بمعنى العلم والإدراك وليس الكلام فيه وعلى بمعنى العلم والادراك لانه كما مر معنى أن الصحيح في تفسير العلم وحده أنه مطلق الادراك والعلم إدراك المعاني مطلقه وحصره في طرفين حقق سموهما التصديق والتصور اذا مطلق الادراك هو حقيقة العلمي هو حقيقة العلمي فالادراك هو العلم والعلم هو هو الادراك أما أن يكون العلم بمعنى العقل نقول لا هذا يدل عليه الحس وهو كذلك غير مسلم له وليس الكلام فيه بل الكلام في تلك القوه المودعة التي لا تنفك عن الإنسان نوما ولا يقظه وقيل هو الضروري من العلم وقيل نور في بدل الإنسان مثله كمثل الشمس في ملكوت الأرض ثم قال مرداوي بعد حكايه تلك الاقوال قلت العقل والروح شيئان لا يطلع على كنه حقيقتهما الا الله تعالى كما أن الروح موجوده وهي مخلوقه لله تعالى لا يعلم كنهها وحقيقتها الا الله يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي كذلك العقل لم يجد نص من كتاب ولا سنه يبين حقيقه العقل يعني من أي شيء هو مخلوق من أي شيء وان اختلف فيه اختلف فيه من كون الدماغ او القلب أو نحو ذلك لكن حقيقته في الاصل من حيث الكنه الحقيقة لا يعلم الا الا الله ولذلك قال العقل والروح شيئان لا يطلع على كنه حقيقتهما الا الله تعالى ومحل القلب اذا القلب العقل الصواب فيه أنه آلة الميزه الهه الميزه ما يحصل به الميز غالب أكثر الحدود تدخل في هذا الحد ثم يفسر بتفسير آخر يكون شارحا للحد بأنه بعض العلوم الضرورية ليست الكسبية ولا النظريه لان انتفائها لا ينفي وصف العقل وليس جميع العلوم الضرورية لماذا لان بعض العلوم الضرورية هذه توجد في الصبي وتوجد في البهيمه ولا يسمى كل منهما عاقلا فدل على انها بعض العلوم الضروريه محل العقل القلب هذا هو الصحيح عند الحنابل والشافعية يقيل والاطباء يقيل والاطباء وله اتصال بالدماغ قالوا التميمي وغيره قال ابن الاعرابي العقل القلب والقلب والعقل يعني كله منهما بمعنى واحد وسدل لذلك بقوله تعالى ان في ذلك لذكرا لمن كان له قلب اي عقل ان في ذلك لذكرا لمن كان له قلب اي عقل فعبر بالقلب عن العقل لماذا لانه محله لانه محله هذا وارد في لسان العرب يعبر بالحال عن المحل وبالمحل عن عن الحال هذا مستعمل قطعا والخلاف في تسميته مجازا ام حقيقه هذا خلاف واما كونه الشيء الحال يعبر به مثل الغايد مثال المعروف يعبر عن الشيء الحال بالمحل والعكس هذا محل اتفاق في الاستعمال لكن الخلاف ماذا هل هو حقيقه ام, أم مجاز وهذا خلاف فرعي ليس بي بعصر انما المراد هنا ماذا أنه عبر بالقلب عن ماذا عن العاقل ان في ذلك لذكرا لمن كان له قلب اي عقل لماذا قال قلب وليس القلب هو العقل وليس العقل هو القلب لانه محله لانه محله كيف كنه حقيقته الله اعلم لانه قد يفتح القلب ولا يرى شيء من شيء مغاير للقلب اينه في البطين الايمن او الايسر فوق او تحت قلنا ندم لماذا ها لأنه لا يدركم حقيقته الله اعلم قال لانه محل وبقوله تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب ما وظيفتها ما وظيفتها يعقلون بها يعني بواسطه القلوب فدل على انها محل لها فجعل العقل العقله في القلب فجعل العقل في القلب وبقوله فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور هذا أصرح هذا اصرح مما مما سبق انها تعمل قلوب التي في الصدور اي يتغطى على العقل الذي في الصدر اذا نقول العقل محله القلب على على الصحيح وهذا الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنه ما ال كتاب والسنه ان يكون الفقه و الفهم المعرفة هي العقل هي, هي العقل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وإن في الجسد مضغه إذا صالح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وهي قلب وقد دلنا ايضا على أن العقل بعض العلوم الضرورية والعلوم الضرورية لا تكون إلا في القلب فسرنا العقل بانه الهه الميزه وفسرناه بانه بعض العلوم الضرورية ومحل العلم هو هو القلب هو, هو القلب ومع هذا له اتصال بالدماغ قال التميمي من أصحابنا وغيرهم من الاصحاب وغيرهم هذا هو الصواب والمشهور على امام احمد روايه اخرى قيل بانها رواية أخرى وقيل لا ليس له روايه الا هذه وهي أن العقل في الدماغ العقل في ليس في القلب ليس فيه في من القلب يقيل هذا المشهور على امام احمد وليس له قول آخر وقيل له روايتان اما انه مخرجه شيء آخر والمشهور عن امام أحمد أن العقل في الدماغ كما قال ابن حمدان لكن اكثر الاصحاب لكن اكثر الاصحاب قطعوا عن أحمد في الدماغ ولم يحكوا عنه فيه خلافا في خلاف وبعضهم ذكر ذكر خلاف هذا القول اختاره من اصحابنا الطوفي والحنفيه والفلاسفه قيل الفلاسفه يعني في نسبه للفلاسفه في كلامه واحتج له بانه في الدماغ بان العقلاء تراهم يضيفون العقل الى الراس اثباتا ونفيا كذلك ها ماذا يقولون هل في راسك عقل ليس براسي عقل اذا اثباتا ونفيا والدماغ محل الراس محلهم الراس اذا العقلاء اذا اضافوا العقل اضافوه الى الراس وإذا نفوه نفوه عن, عن الراس اي نادن يكون هو, هو الدماغ واحتجوا له بأن العقلاء تراهم يضيفون العقل إلى الراس فيقولون هذا ثقيل الراس وهذا في دماغه عقل وهذا ليس في دماغه عقل وهكذا هذا الاستعمال يدل على ماذا على انه على أنه محله على انه محله لكن هذا يحتاج الى ماذا هذا ليس بدليل صحيح لانه يحتاج إلى الى دليل من اين قلتم بانه ليس له بأن عقله في دماغي إذا قال العقل هذا قل من اين لكم هو أمر غيبي ام مدرك بالحس غيبي من من نخبركم بهذا فاستعمال العقل هنا ليس بحجه ليس ليس بحجه لماذا لانه ليس بالتناقل حتى نحتاج الى ماذا الى ان, أن يكون منتهى السند هو الحس انما هذا متاه وهو الغيب نحتاج الى دليل شرعي نحتاج الى دليل شرعي واحتاج ايضا بانه اذا ضرب على راس يزول عقله ولو ضرب على جميع بدنه لم يزل عقله ورد بأن الضربه على غيره يزيل العقل أيضا اذا الصواب هنا أن نقول العقل محله ماذا محله القلب ولا مانع أن يقال بأن له اتصالا بالدماغ أما محله الدماغ فهذا مخالف لظاهر النصوص إن قال الاطباء وهذا محق يقال عن, عن اطباء وقيل اجماع منهم ان محله الدماغ محل الدل العقل الدماغ نقول. قال لا طباء يقول لا عبره بقولهم. لماذا حتى لو كان في هذا الزمن الذي هو زمن الـ الـ التطور نحو ذلك لماذا لانه اذا دل الشرع على أمر ما وكان ظاهر الدلاله لا نعدل عنه لا نعدل عنه البت لماذا لان الشرع اذا بين شيئا بذاته ولم تكن ثم احاله على الغير كالحقائق العرفيه ولا اطباء ونحوه نقول هذا إذا لم تكن احاله فلا رجوع وعدول إلى الاطباء البت ومر معنا في شرح الذات أنه إذا قيل بأن الحامل تحيض أو لا تحيض الاطباء يقولون تحيض لا تحيض ويقولون اتفاق نقول قالوا أو ما قالوا دهنا ماذا بالشرع والشرع يدل على أن ان الحامل تحيض فاذا كان كذلك فلا عبره بالاطباء لأن الشرع لم يحل هنا الى الاطباء لو قيل تركيب العدسه جائز ام لا نقول نرجع للاطباء هل هي مضره ام لا ان ثبت الضرر منعنا ان لم يثبت الضرر حينئذ نقول الاصل الجواز اصل الجواز إلا إذا كانت على هيئه الحيوانات ونحوها تمنع لليشبه تشابه اما الاصل فالاصل فيها الجواز نرجع في هذا إلى الاطباء لماذا ليس عندنا في الشرع ما يبين حكم هذه الأشياء إلا من جهه ماذا؟ ذا الاصل من الاشياء الاباحه فإذا كان اصل الاشياء لباح رجعنا اليها واذا احتجنا الى النظر في قول الاطباء وما وصلوا اليه لا أشكال فيه لكن اذا بين الشرع حكم مساله ما قال الاطباء ولم لم يقولوا لا عبره بهم البت لا عبره بهم البت ولو كان ظاهرا بعضها العلمي ماذا من المعاصرين انه اذا كان ظاهر القرآن محتمل لشيء آخر وجاء قول الاطباء او الفلكيون او الغرب او لاخره فاكتشفوا امرا ما قال اذا لابد من مساواه هذه المعلومات والحقائق مع دلاله القران فيكون تاويلا للقران قل لا هذا لا يجوز شرعا لماذا لأن الاصل في النظر في الكتاب والسنه هو الأخذ بالظواهر هذا الاصل ناخذ بالظاهر وما معنى الظاهر ما معنى الظاهر أنه كان محتمل لاحد لمعنيين هو في احدهما أرجح من الاخر في الاحكام الشرعيه هل يجوز ان ناتي للمرجوح دون الراجح لا الا بدليل شرعي وهل قول الاطباء دليلا شرعيا دليل شرعي لا ليس بدليل شرعي اذا لا يلتبس بأن الاطباء ذهبوا إلى أن العقل محله الدماغ نقول ظاهر الكتاب والسنه وهذا الذي يجب اعتماده من ظاهر الكتاب والسنه أن محل العقل هو القلب لا مانع بعني قال له اتصال به بالدماء اما يكون ابتداء ان انتهاء محله الدماء هذا مخالف لظواهر الكتاب والسنه قال الاصحاب العقل يختلف يعني يتفاوت فعقل بعض الناس أكثر وهذا هو الصحيح ليس بشيء واحد الا مقيل ما في ماذا الضروري او لا يختلف اما التجريبي او التجريبي هذا نقول هذا يتزايد لان كمال الشيء ونقصه يعرف بكمال اثاره وافعاله ونقصها ونحن نشاهد قطعا تفاوت اثار العقول في الاراء والحكم والحيل وغيرها وذلك يدل على تفاوت العقول في نفسها وأجمع العقلاء على صحه قول القائل فلان اعقل من فلان هذا مدركم بالحس انت ترى كلام زيد من الناس واحكامه واراءه وإذا به اعقل من من عمرو اذا تقول زيد انه من من عمرو هذا واضح مبين او اكمل عقلا وذلك يدل على ما قلنا وسدل كذلك بحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اليس شهاده احداكن مثل نصف شهاده الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اذا اثبت النقصان فحينئذ النقصان العقلي وسدل بها للسنه الجامعه على نقصان الإيمان هذا بهذا النص وقال ابن عقيل لا شاعر المعتزلي العقل لا يختلف يعني لا يتفاوت وهذا قول ضعيف الا اذا راد به الضروري وأما التجريبي وهذا يمكن الجمع بين القولين كما جاء عن, عن الطوف وقال ابن عقيل لا شاعر المعتزلي العقل لا يختلف لان العقل حجه عامه يرجع إليها الناس عند اختلافهم ولو تفاوتت العقول لما كان كذلك وهذا أصل عندهم نحن نمنع منه اصلا أن يكون العقل حج حجة لها ليس العقل حجة عامه والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع ولا يرجع اليه البتة وإنما العقل وظيفته الفهم والاستنباط والعصر يكون الحج في ماذا في الوحي كتابا وسنه وام العقل فإنما يفيد ماذا يفيد الفهم والاستنباط فقط يكون الهه ووسيله لاستنباط الاحكام الشرعيه مما ظانها وامن يكون كما قالوا حجه قائم ليس بحج لا العقل ولا ولا الفطره وهذا بناء على مذهب المعتزله ومساله التحسين التقبيح عقليين فيما يتعلق بالعقاب والثواب هذا قول باطل وقال الموردي من اصحاب الشافعي الغريزي لا يختلفوا والتجريبي يختلف أو التجريبي يختلف وهذا هو الذي يمكن حمل الخلاف عليه وحمل الطوفي في شرح مفتصره الخلاف على ذلك فقال بعد أن ذكر دليل القولين وهذا يقتضي أن النزاع ليس مورده واحدا ووجه الجمع بين القولين أن العقل على ضربين طبيعي وهو الذي لا يتفاوت عند العقلاء وكسبي وهو الذي يتفاوتون فيه قد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن العقل الطبيعي يتناهى الى 27 سنه والتجريبي لا يتناهى إلا بالموت والله اعلم حينئذ نقول العقل هو الهاله الميز والعقل محله القلب ولو اتصال به بالدماء والعقل يتفاوت بمعنى ماذا العلم التجريبي يعني الكسب النظري وعما الذي يفسر بانه بعض العلوم الضرورية فهذا لا, لا يتفاوت هذا العقل بهذا المعنى الذي هو الهاله الميز شرط في صحة التكليف إذا لم يكن موجودا مع الإنسان عنيد صار لا فرق بينه وبين البهيمه اذا لم يكن موجودا مع الإنسان قد تحقق به الادمي والجنني الذي يصدق عليه أنه مكلف عنيد نقول هذا لا فرق بينه وبين الصبي الذي هو دون العقل وكذلك البهيمه شرط الثاني في صحة تكليف فهم الخطاب فهموا الخطاب المراد بالخطاب خطاب الشرع خطاب الشرع سواء كان امرا او نهيا أو تخييرا ليشمل الاحكام التكليفيه خمسه والفهم ادراكه معنى الكلام الفهم هو ادراكه معنى الكلام اذا ادراكه معنى الكلام هذا المعنى اللغوي لكن المراد هنا ادراك ماذا ادراك خطاب الشرع ادراك خطاب الشرع لان المقام هنا مقام تكليف فاذا كان كذلك فليس البحث بحثا لغويا محض من كل وجه انما ينظر فيه من جهه ما يتعلق به بالشرع اذا الفهم وادراك معنى الكلام زاد ابن عقيل في الواضح بسرعه قال المرداوي ولا حاجه إليه لان من يفهم بعد حين يقال فهم أو لا يقال فهم او لا لا يشترط في إدراك معنى الكلام ان يكون فهم أن يفهم بسرعه قد يفهم بعد يوم أو يومين ويقال فيه فهم أو لا اذا لا ادراك معنى الكلام بسرعه نقول هذا القيد لا حاجه اليه لانه لو تباطا به إدراك معنى الكلام لا يسمى ماذا لا يسمى فهما وليس الأمر كذلك ليس الامر كذلك بل كل من أدرك معنى كلام بسرعة بتباطئ بعد يوم بعد سنة حينئذ تحقق فيه الوصف بانه قد فهم هذا القيد لا وجه له البت قال قطب الشيرازي المراد بالفهم الادراك لا جودة الذهن من جهه تهيئه لاقتناص ما يرد عليه من المطالب يعني مطلق الادراك ثم الادراك هذا له درجات قد يكون في اعلى الدرجات وقد يكون في وسط الدرجات وقد يكون في الأسفة بمعنى أنه قد يفهم بسرعه قد يفهم بتباطئ قد يكون سريع البديهه وقد لا يكون كذلك اذا التفاوت هذا لا اثر له وانما المراد به مطلق ادراك معنى الكلام حينئذ نقول تحقق الشرط تحقق الشرط ولكن من جهه الشرع سياتي بعض التوصيل قال العامدي الفهم عباره عن جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب قلنا للصواب انه ماذا المراد به الفهم الادراك لا جودة الذهن تفسير الفهم بجودة الذهن أخرج ما, ما, ما كان دون ذلك حينئذ يتخلف عنه الشرط وليس الأمر كذلك بل المراد مطلق الادراك سواء كان الذهن جيدا أو كان دون ذلك تحقق شرطه فيه اذا هذان شرطان لصحه تكليف الادمي وهو المكلف وهو المحكوم عليه وهذا محل اتفاق بين بين الاصوليين انه لا يصح التكليف إلا إذا تحقق فيه شرطان الشرط الاول وهو العقل بالمعنى السابق الهله الميز واشرط الثاني وهو ها فهم الخطاب يعني فهموا خطاب الشرع والمراد بالخطاب الشرع هنا بأمر أو نهي أو تخيير والمراد بالفهم مطلق الادراك وليس المراد به جودة الذهن انما المراد به مطلق الادراك قال العامدي اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف فاهما ليه للتكليف يعني الخطاب ان يكون عاقلا يفهم الخطاب لابد بد يجمع بين والصين هل يتحقق صحه التكليف بوجود احد الشرطين دون الاخر قل لا لان ما ترتب على شرطين لا بد من حصول مجموع الشرطين لا بد منهما اما إذا ترتب على شيء على شرطين فأكثر حينئذ لا يوجد الحكم مع وجود احد الشرطين لو قال ان جاءني زيد وقعد عندي ساعة اكرمته ان جاء وقعد لحظة هل يستحق الاكرام الجواب لا اذا لا يستحق الاكرام الا اذا اتى بالشرطين فما ترتب على شرطين حينئذ لا يتحقق جواب الشرط الا بهما معا فاذا قيلت صحة التكليف مبني على الفهم فهم الخطاب والعقل ان وجد العقل دون الفهم لا تكليف ان وجد الفهم دون العقل فلا فلا تكليف لابد من اجتماع الأمرين ولذلك قال ان يكون عاقلا يفهم الخطاب ولا بد منهما جميعا اذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب لا يلزم من العقل فهم الخطاب قد يكون نائما هو عاقل بلغ ال40 ها بلغ شدته ولكنه نائم هذا عاقل لا يفهم الخطاب عاقل لا يفهم الخطاب وقد يفهم الخطاب ولا يكون عاقلا كالصبي المميز يكون عنده شيء من فهم الخطاب حينئذ نقول هذا لا لا يتحقق فيه التكليف لابد من اجتماع الأمرين قد يعقل ولا يفهم قد يفهم ولا ولا يعقل فلابد من النوعين والشرطين معا اذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب لجواز ان يكون عاقلا لا يفهم الخطاب كالصبي والناس والسكران والمغمى عليه سكران عاقل او لا عاقل هذا الاصل لكنه يفهم الخطاب لا يفهم الخطاب حاله سكره لا يفهم الخطاب الصبي عاقل الصبي عاقل, عاقل ليس بعاقل لكنه قد يفهم الخطاب قد يفهم الخطاب المغمى عليه كان بالغا اي نق هذا يفهم الخطاب هذا عاقل لكنه لا يفهم الخطاب بمعنى انه لو وجه اليه اثناء اغماء هل يفهم ولا يفهم ليس مرض في حياته كلي يعني وقت النوم ولذلك من التعبيرات الدقيقة عند الاصوليين الناس حال نسيانه هل هو مكلف ام لا لا يقال الناس الذي ينسى هذا هذا يتعلق بالانسان كلي كل انسان ينسى اذا لا نق الناس النائم هل هو مكلف ام لا بمعنى ان النائم حال نوم وقت النوم هل هو مكلف ام لا اما اذا استيقظ هذا محل اتفاق قبل نومه هذا محل اتفاق إذا محل النزاع أو نفي التكليف عنه حال نومه وقت النوم الساعه التي قضاها حينئذ قال هو غير مكلف حينئذ هو عاقل عقله معه وكذلك ماذا انتفع عنه فهم الخطاب فلو قيل له يا ايها الذين امنوا ما, ما يفى هو في نومه فاقيم الصلاه ما ما يدري ما يسمع شيء حينئذ قلنا هذا لا يفهم الخطاب يعني قرئت عليه الايه أو دخل عليه الوقت فلزمه الحكم الشرعي بالنص الشرعي ولم يفهم الخطاب لم يفهم الخطاب قال لي جواز يكون عاقلا لا يفهم الخطاب كالصبي والناس والسكران والمغمى عليه تمثيل الطوف هنا بالصبي في نظر فانه في حكم العقلاء مطلقا أو من بعض الوجوه نعم من بعض الوجوه لا اشكال اما انه عاقل مطلقا هذا فيه في نظر وهما لا يفهمان وهما لا لا يفهمان اشترط العقل فهم الخطاب لماذا اشترط اهل العلم من الاصوليين وغيرهم هذين الشرطين في تحقق التكليف لأن التكليف خطاب كما مر معنا وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال الذي لا يعقل لا يقال له يعقل والذي لا يفهم لا يقال له افهم كما أن الذي لا يسمع لا يقال له اسمع والذي لا يبصر لا يقال له ابصر كذلك والذي لا يجلس لا يقال له اجلس والذي لا يتحرك لا يقال له تحرك اذا هذا محال إن حصل وحينئذ يكون تكليف به بالمحال وهذا ممنوع كما كما سياتي اذا لماذا اشترط أهل الأصول هذين الشرطين مع الاجماع حجه في الاجماع لكن التعليم لأن التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له محال وخطاب من لا يفهم محال اذا انتفى انتفى التكليف وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال محال كالجماد والبهيمه ولان المكلف به مطلوب الحصوله من المكلف طاعة وامتثالا بمعنى أن الخطاب بأمر أو نهي هذا يقصد به ايقاع العبادة أو الطاعه على وجه الامتثال بأمر اما يكون واجبا وإما يكون مندوبا اذا يشترط فيه ماذا القصد وهو النيه هل يصح للطاعي الا بماذا إلا بالامتثال والامتثال الا إلا بنية هل من لا يفهم يتصور من القصد الجواب لا هل من لا يعقل يو منه القصد الجواب لا اذا انتفى اصل من أصول صحه العبادات وهو وهو القصد حينئذ الصبي لا نيه له هذا الاصل وكذلك المجنون لا نيه له اذا كيف يتعبد لله تعالى فامتنع تكليفه ولان المكلف به يعني العبادات مثلا مطلوب حصوله من المكلف طاعه امتثالا لانه مامور والمأمور يجب أن يقصد ايقاع المامور به على سبيل الطاعة والامتثال والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم لان من لا يفهم لا يقال له افهم ولا يقال لمن لم يسمع اسمع ولا لمن لا يبصر ابصر وقد ذلك الغزالي في المستصفى وكذلك ابن قدامه في في الروضه اذا هذا التعليل وهو تعليل, تعليل مستقيم بان شرطين المذكورين الوجه في اشتراطهما أن الخطاب إنما يكون بأمر أو نهي ومن لم يكن عاقلا ولا فاهما فيلزم يحال أو من المحال أن يخاطب به المامور ثم وجه آخر أن المأمور به يجب اداؤه على وجه الطاعة والامتثال وهذا إنما يتصور ماذا أن يكون قاصدا والقصد ممتنع منه فامتنع يلزم تكليف قال العامدي ومن وجد له أصل الفهم لاصل الخطاب لانه قد قال الصبي خاصة اذا بلغ العاشره وما دون خمسة عشر قد يفهم قد يفهم اصل الخطاب لكن هل المراد هنا أن يفهم أصل الخطاب جمله او المراد به أنه إذا كان على جهة التفصيل في التفصيل لابد أن يفهم على جهة التفصيل الثاني للاول لالا يرد ماذا أن الصبي قد يفهم اصل الخطاب عنده نوع فهم حينئذ هو فهم اقيم الصلاه قيل له يجب أن تصلي وعرف شيئا من من احكام الصلاه حينئذ هل هو مكلف قل لا معه اصل الفهم نقول اصل الفهم لا يقتضي التكليف وانما المراد أن يفهم وجه التكليف كونه قد جاء به مرسل من عند الله عز وجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم كونه طاعه يترتب عليه الوعد والوعيد فعلا وتركا هذا لا يدركه الصبي على وجه التفسير حينئذ نقول المراد به فهم او اصل فهمي المراد به على وجه الكمال وإذا وجد اصله لا يقتضي منه التكليف هذا الذي عنه العامد هنا ومن وجد له اثر الفهم لاصل الخطاب دون تفاصيله من كونه امرا ونهيا ومقتضيا للثواب والعقاب لان قد يدرك ان الصلاه واجبه لكن ثم جنة وما الذي يكون عليه وما يترتب على الصلاه من لذه في القلب والشرح الصدري هذا لا ادراك للصبي من قد يقوم يلعب يظن انه انها نقول هذا لا يتاتى فيه تفاصيل الخطاب وإنما وجد فيه اصل الخطاب هذا لا لا يتصور منه ومقتضيا للثواب والعقاب اذا دون تفاصيله من كونه امرا نهيا مقتضيا للثواب والعقاب ومن كون الامر به والله عز وجل هذا لا يدركه الصبي وانه واجب الطاعه يعني البالغ العاقل وكون المامور به على صفه كذا وكذا كالمجنون والصبي الذي لا يميز فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمه بالنظر إلى فهم اصل الخطاب اذا المشترط هنا انتبه لهذه المشترط هو ليس أصل الخطاب وانما تفاصيل الخطاب بمعنى ما يترتب على الخطاب من حيث الايجاد من حيث الترك من حيث الامر ومن حيث الناهي ويتعذر تكليفه أيضا إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاقه مرجوح كما سياتي لان المقصوده من التكليف كما يتوقف على فهم اصل الخطاب فهو متوقف على فهم تفاصيله انتا كلامه رحمه الله تعالى فيشترط في صحه التكليف بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به والمراد بالفهم هنا بمعنى التصور الذي هو ادراك ومعنى معنى الكلمه ففسر بعضهم هنا الإدراك بالتصديق هذا لا يتاتى ليس بصواب انما المراد به التصور لماذا لانه لو قيل بان الشرق هنا ان يكون تصديقا لزم منه الدور لا يكون مكلفا إلا إذا صدق ولا يصدق الا اذا كان مكلفا وهذا باطن ثم الكفار مخاطبون بفروع الشريعه كاصولها وهم تصوروا ولم يحصل منهم التصديق ودل ذلك على تعلق الخطاب بهم اذا المراد هنا فهم المكلف لما كلف به بمعنى تصوره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق به والا لزم الدور ولزم عدم تكليف الكفار لحصول حصول التصديق لعدم حصول التصديق لهم ذكر ذلك الشوكاني في ارشاد الفحول اذا تقرر ذلك يعني العقل والفهم من شروط المكلف فلا تكليف على صبي ولا مجنون لماذا لأن الصبي لا عقل له والمجنون لا فهم له صيانة العقل خرج به ماذا من لا يعقل الذي هو المجنون ي... والفهم فهم الخطاب خرج به من لا يفهم وهو, وهو, الصبي وهو, وهو الصبي فلا تكليف على صبي ولا مجنون فلا تكليف على صبي لماذا لانه لا يفهم لانه لا لا يفهم ولا مجنون لانه لا لا يعقلتبه شرطان الشرط الاول الذي هو العقل خرج به المجنون المجنون ليس بعاقل وفهم الخطاب خرج به الصبي الصبي لا يفهم ولذلك قلنا ليس المراد اصل الفهم كل ذلك احتيازا من ماذا من الصبي الذي يفهم اصل الخطاب وهذا كما لو بلغ عشر سنين كما قلنا حينئذ يفهم اصل الخطاب حصل التكليف الجواب لا بد من التفاصيل المذكورة فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعه فمقتضى التكليف هو وهو قصد الطاعه بفعل المأمور وترك المنهي تحقيقا الامتحان المكلف كما قال سبحانه ليبلوكم ايكم احسن عملا وشرط كون الامتثال طاعه قصدها لله سبحانه وتعالى رغبه ورهبه فيما عنده من الوعد والوعيد هذا القصد هو المصحح لكون الامتثال طاعا وهو الذيعناه الامدي على جهه التفصيل لا أصل الخطاب وهو مفقود في الصبي والمجنون لانهما لا يفهمان ومن لا يفهم الخطاب لا يتصور منه قصد المقتضى والصبي هذا النوع الأول مما احترزنا به احترزنا بفهم الخطاب عنه الصبي هذا معروف من الصبي من هو الصبي قال في قاموس الصبي من لم يفطم بعد هذا يطلق الصبي بهذا المعنى ويطلق الصبي على الغلام ما الذي ودونه عشر سنة حينئذ له معنى في اللغة هو معنى متسع بمعنى انه له دركات صبي هو الذي لم يفطم والصبي هو هو الغلام والصبي معروف كل من كان دون خمسة عشر سنة اين يسمى, يسمى صبيا قال الليث قال رايته في صباه اي في صغره رايته في صباه اي في صغره وقال غيره قال رايته رايته في صبائه يعني بالهمز اي في صغره والصبي الغلام والجمع صبيا او وهو من الواو قال في النهايه الصدوه والصبيح جمع صبي والواو القياس واو قياس صبا يصبو اذا نواوي هو ليس بياء والجمع نعم وان كانت الياء اكثر استعمالا وجمع الصبيخ لماذا صبيا وصبيان هو من الواوي قال في النهاية الصبوه والصبيه جمع صبي والواو القياس وان كانت الياء اكثر استعمالا والجارية يقال فيها ماذا صبيه بالتانيث وهي صبيه والجمع الصبايا مثل المطية والمطايه وهناك ما يسمى بالمراهق المراهق قالوا في تعريفه صبي قارب البلوغ صبي قارب البلوغ وتحركت آلته واشتهى سمى ماذا سمى مراهقا الصبي من كان دون البلوغ بهذه المعاني كلها من لم يفطم الغلام المراهق الحق فيه انه غير مكلف صافي انهم غير مكلف لسببين الأول انتفاء شرط التكليف وهو الفهم ثانيا النص في ذلك او قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن عن ثلاث ولكن جرت عادة الاصوليين بذكر الصبي ثم تقسيمه الى نوعين صبي مميز وصبي غير غير مميز صبي مميز وغير مميز ودخل فيه المراهق ودخل فيه الغلام ومن لم يفطم حينئذ هذه انواع ثلاثة فكلها داخلته في المميز وغير المميز الصبي غير المميز يعنون به الصبي الذي لا يحصل له تمييز وعرفنا أن العقل هو آلة الميز الذي لا يميز بين بين الاشياء بين الردي والجيد بين الحق والباطل ونحو ذلك بين الاشياء والضادها كما قال الشافعي رحمه الله تعالى حينئذ الصبي الذي لا يميز هل يحد بالسن بمقابل مقابله ام انه يحد بالوصف قولا للعلميه والمساله مذكوره في كتب المصطلح كما انها مذكوره عند عند الاصليين والصواب هو الفيصل في المساله أن يقال الفرق بين الصبي المميز وغير المميز هو السن هو هو السن وان قيل بانه ماذا بالوصف لكنه قول ضعيف قد يوجد في بعضهم انه يحصل بالوصف لكن هذا لا يكون قاعده مطلقه انما يكون ماذا يكون استثناء والدليل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه لسبع حدد اذا وجه التحديد جاء من جهه السنه فاذا كانت الصلاه يحدد فيها وهي آكد ما كلف به العبد بعد التوحيد دل ذلك على أن الفيصل هو السبع وليس المراد السبع اولها إنما المراد به فإذا فاذا انتهى من السابعه ودخل في الثامنه نسميه صبيا مميزا وما كان دون ذلك فهو صبي غير غير مميز وهذا الصواب قول من يرى انه ست سنين انه ست سنين هذا كذلك قول قول ضعيف اذا الصبي المميز غير مميز الفصل بينهما هو ماذا هو السن الصبي غير المميز قال اهل الوصول هو من قل ادراكه للأشياء قل ادراكه للاشياء فلا يميز بين اصنافها فلا يميز بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث وبين الجيد والرديء وصاب حد بالسن لا بالوصف ومدته سبع سنوات وهو من ولادته إلى تمامه سبع سنوات سمى صبيا غير غير مميز ينبني عليه مسائل كرافي الفايده الصوليه وغيرها منها ما هل يصح أذانه أو لا يصح صابه لا يصح هل تصح امامته او لا تصح صوابنا لا تصح هل يصح ان يقف في الصف او لا يصح صواب انه لا لا يصح حيذا ينفع عنه الا ما جاء النص به وهو الحج لهذا حج قال نعم هذا الذي استثنا حينئذ دل الدليل الشرعي نحن حكمنا الان بماذا بكوني الشرط فهم الخطاب والعقل أنه مشرطان للتكليف وبيننا أن هذا له وجه في الشرع فله دليل شرعي ودليل الاجماع أشد ما يتمسك به في هذه المساله حينئذ الاصل أنه غير مكلف بمعنى أنه لا يصح منه واجب ولا ولا مندوب لا يصح منه واجب ولا ولا مندوب فاذا كان كذلك فالاصل فيه على هذه القاعدة عدم صحه حجه وعمرته لكن جاء النص في جاء النص في وهذا هو الاصل في في مثل هذه المسائل قلنا الاصل في العمل الا يعمل انسان عن عن انسان وان ليس للإنسان الا الا ما سعى اذا لا يصلي زيد عن عمرو ولا يقرا القرآن زيد عن عمرو ولا يطوف عنه ولا يزكي ولا يحج ولا يعتمن هذا الاصل الا إذا جاء نص وقد جاء النص في ماذا في الحج فرضا قيده من القوي رحمه الله تعالى ان لم ايلم يتمكن فان تمكن وترك هذا كذلك لا يدخل في في الانابه انما الانابه تكون خاصه بالفرد وما توسع به الفقهاء كوني حج عنه نفلا هذا لا دليل عليه وكذلك العمره من حيث النفل كذلك لا دليل عليه الاصل عدم صحه حج نفل عن الغير والاصل عدم صحه عمرة نفل عن الغير والدليل ان ليس للانسان الا ما سعى قلت تجوز النبي صلى الله عليه وسلم سئل قصيل عن الفرض وقياس النفل على الفرض قياس مع الفارق قياس مع الفارق هذا يطال تركه يأثم به والنفل تركه يأثم لا يأثم اذا فرق بينهما هذا ركن من اركان الاسلام الفرض وهل النفل ركن ليس بركن في حق اذا قياس هذا يعتبر قياسا مع مع الفارق فضلا عن ان يقال الاصر في هذه العبادات عدم عدم القياس اذان العصر عدم ماذا عدم تعبد الانسان عن عن غيره قال هنا مدته سبع سنواته من ولادته الى تمامه سبع سنوات, سنوات اذا كل ما يترتب على فعل الصبي غير المميز فهو لغو لا لا ينبني عليه شيء البتة فإذا كان كذلك حينئذ لا يستثن الا الا الحج الذي جاء فيه النص ودليل هذا التحديد كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم امروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر نفرقوا بينهما في المضاجع فقد أمر الشارع هنا الولي كما سياتي بان يامر الصبي البالغ سبع سنوات بالصلاه فحدد السن فدل ذلك على أن الصبي الذي لم يبلغ هذا السن لا يؤمر بالصلاه وهو كذلك صحيح من لم سبع اذا له مفهوم او لا صواب ان العدد له مفهوم اذا دون السبع هذا لا, لا لا يؤمر بالصلاه دون العاشر هذا لا يؤمر يؤمر بالصلاه لكن لا لا يضر اذا ثم عمران يعني شرعيا حكمان شرعيان الامر بالصلاه دون ضرب ثم الضرب وهذا متضمن للامر لانه بدا الامر من السبع تمام السبع حينئذ نقول إذا كان كذلك دون السبع لا يؤمر دون العاشر لا لا يضرب والضرب هنا ليس لترك واجب وانما للتدريب والكمال والن تربيه ونحو ذلك فليس من بلغ العشره ليس من بلغ العشره مكلف وهذا اولا ثانيا هل يضرب على غير الصلاه قال بعضهم نعم والصواب لا يعني اذا ترك الصوم لا يضرب إذا ترك شيئا آخر غير الصوم قل هذا لا لا لان النص جاء في التحديد في الصلاه ثم فرق بين الصلاه واغيره وذهب جمهور العلماء الى ان الصبي غير المميز غير مكلف غير غير مكلف جمهور العلماء جم جماهير الاصوليه على أن الصبي غير المميز غير مكلف اذا جمهور قابل ماذا أن هناك من يقول ب بانه مكلف وتم شبهه ياتي لعدم فهم الخطاب كما سبق اذا لماذا لماذا الصبي غير المميز أنه غير مكلف نقول لعدم فهم الخطاب لفوات شرط من شروط صحه التكنيف أو فهم الخطاب وعندنا نص وانما قدمنا الشرط على النص ليس لكونه اولى وانما لكونه مجمعا عليه وأما النص الذي هو الحديث الاتي ففيه خلاف في ثبوته اذا رفع القلم عن ثلاث قال عن الصبي حتى يحتلم حتى يكبر حتى يبلغ اذا عن الصبي ال هنا الصبي تفيد ماذا العموم حتى اذا ما قبل حتى نقول هذا منفي عنه القلم رفع القلم عن الصبي اذا الصبي مرفوع عنه قلم التكليف الى متى مغيا الى متى حتى يبلغ اذا ما قبل البلوغ جميع انواع الصبيان غير مكلفين هذا النص وجه الاستدلال ان قول الصبي صبي نكيره دخل عليه ال وهو مفرد وعنيذ الفرد والجمع والفرد المعرفان باللام الكافر والانسان اذا هو من صيغ العموم او الطفل الذين ها وصفوا بماذا الذين او الطفل يعني الاطفال اذن الصبيان هنا حينئذ رفع عنهم القلم الى حتى اذا الى ما بعد حتى يكون هو نهايه رفع قلم التكليف بدل ذلك على ان الصبي غير مميز انه غير غير مكلف اذا للاجماع على كون فوات الشرط هنا مفوتا للتكليف مفهوم الخطاب ثانيا للنص وعرفنا الفائدة في تقديم الاجماع على النص لان النص هذا مختلف فيه من كان الصواب انه ثابت وقيل مكلف يعني قيل الصبي غير المميز مكلف كما نقل ذلك ابو البركات بن تيميه في المسوده وذلك لوجوب الزكاه في مال صبي رضيع سنه واحده عنده مال كثير ورثه من ابيه وجبت فيه الزكاه اولى وجبت فيه الزكاه اذا كيف تجب الزكاه وهو غير مكلف كذلك قالوا ماذا عروش الجنايات لو كان ثلاث سنين وأخذ حجر وكسر زجاجا ها يضمن أو لا يضمن يضمن مس الجنايات قيم المتلفات اذا يتعلق به حكم شرعي يتعلق به حكم شرعي قالوا هذا تكليف من جهه الشر وهو تكليف لا اشكل فيه تكليف من جهه الشر فلو كان غير مكلف لما لزمه شيء من ذلك والجواب سهل بأن يقال هذه من خطاب الوضع لا من خطاب الشرع وخطاب الوضع لا يشترط فيه شروط خطاب التكليفي يعني لا يشترط فيه العقل ولا يشترط فيه فهم الخطاب حينئذ هذا يعتبر من ربط الاحكام بالاسباب متى ما تحقق السبب وجد الحكم كالزوال بالنسبه لصلاه الظهر وكرؤيه الهلال بالنسبه لصوم رمضان والحج وغيرها نقول هذه احكام وضعيه احكام وضعيه اذا هذا الجواب مما من قال بان الصبي غير المميز مكلف لكون تجب الذكاه في ماله ومعطف عليه قل هذا استدلال فاسد لان هذه ليست من خطاب التكليف وإنما هي من خطاب ماذا خطاب الوضع خطاب الوضع جوابه وجوب ما ذكرتم ليس من خطاب التكليف وانما هو من خطاب الوضع يعني من قبيل ربط الاحكام باسبابها هذا واضح بين ولذلك بعضهم حكم اجماع على أن الصبي غير المميز انن غير غير مكلف والاراد هذا اراد ضعيف فلا يعتبر فلا يلتفت اليه النوع الثاني الصبي المميز وهو من تم عنده السابعة تجاوز سن السابعه من عمره يعني بدأ في الثامنه قيل هو من تجاوزن السادسة وهذا مرجوح صواب انه من تجاوز السابعة للنص لأن التحديد هنا جاء من جهه النص واذا كان كذلك حنيد لا عدول عن عن الناصي وهو يدرك حقائق الامور يميز بين الافعال والأقوال والجيد والردي والحق والباطل يعني عنده نوع ماذا عنده نوع إدراك فهم اصل الفهم موجود عنده ولكن ماذا كمال الفهم ليس موجود عنده وهو التفاصيل قال هناك التمييز التخليص والتفصيل ولهذا قال ابن جني في اللمع التمييز تخليص الاجناس بعضها من بعض ويقال ميّزت هذا من هذا أي افرزته عنه فصلته منه إذا تمييز الفصل بذلك امتاز اليوم ومنه سمي التمييز عند النحات لانه يفصل فهو في هذه الحاله قد توفر فيه العقل نوعا ما ليس على جهه الاطلاق وفهم الخطاب خطاب الشارع فهل هو مكلف في خلاف بين بين النصوليين والمراد هنا الصبي المميز من تم عنده السابعه اصحها انه غير مكلف مطلقا اهو قول الجماهير الاصوليين ان الصبي المميز غير مكلف مطلقا ودليلهم مره اولا عدم الفهم وعرفنا المراد عدم الفهم ماذا تفاصيل ليس اصل الفهم لانه موجود عنده ثانيا النص وضع القلم عن ثلاث قال عن الصبي ال اذن عن الصبيان كل صبي دخل فين في هذا النص مميز أو غير مميز قال حتى يبلغ اذا متى يكون البلغ ها منها 15 سنه وهذا بعد ما ما جاء 15 سنه ينقال هذا غيب غير مك حتى يكبر هذا في نوع إجمال حتى يبلغ هذا واضح بين هذا واضح وبين قال الطوفي وفي تكليف المميز وهو وإن كان يمكنه تمييز بعض الأشياء لكنه تمييز ناقص تمييز ناقص بالنسبة إلى تمييز المكلفين اذا البالغ وما دونه كل منهما عنده تمييز لكن تمييز المكلف البالغ تمييز تام كامل من كل وجه وأما من دون البلوغ فهو عنده تمييز دون البلوغ وفوق السابعة عنده نوع تمييز لكنه ناقص فلا يقتضي التكليف قالوا في تكليف المميز وهو اي المميز وإن كان يمكن تمييز بعض الأشياء لكنه تمييز ناقص بالنسبه لتمييز المكلفين هذا فيه قولان عن الامام احمد رحمه الله تعالى يعني روايتان الاثبات يعني أحد القولين الاثبات اثبات ماذا إثبات التكليف أنه مكلف إثبات تكليفه قال لانه يفهم الخطاب ولذلك سمي مميزا لانه يميز الاقوال والافعال بعضها عن عن بعض خيرا وشررا وجيدا ورديا فإذا فهم المميز الخطاب كان مكلفا كالبالغ كان مكلفا كالبالغ وهذا إن قيل بانه قد يكون ماذا قد يكون مقبولا نوعا ما لكننا قلنا الصواب ان الحديث ثابت فاذا كان كذلك فيعتبر اجتهادا في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيا يعني جعل للصبي غايه وهي ماذا البلوغ حتى يبلغ وجعل علامات واضحة في البلوغ حينئذ نقول ما قبل البلوغ فليس بمكلف بالنصر رفع القلم أي قلم التكليف عن سلاس والاظهر يعني من القولين النفي يعني الروايه الثانيه عن الامام احمد كما قال الطفي هنا يعني نفي تكليف المميز هذا اولى بي من القولين عدم تكليفه اولى من القول بي بالتكليف لماذا لانه وإن كان عنده اصل الفهم إلا أنه ليس على وجه الكمال وإن كان عنده نوع تمييز إلا أنه ليس على وجه الكمال ثم هو مقابل للنص يعني النص مقدم على هذا الاجتهاد اذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلو دي اني ذاقيل بانه يميز وهذا بناء على ماذا يستقيم على القول ان التمييز بماذا بالوصف لا بالسني بالوصف لا بالسني وهذا اراده بمعنى اننا اذا قلنا بانه اذا ميز بين الاشياء صار مكلفا متى يميز سادسه سادسه والربع سادسه والنصف سابعه, سابعة متى نحتاج الى ماذا الى موقف الى موقف حينئذ التمييز الذي يحكم على الصبي بانه مميز هذا أمر خفي وليس بأمر ظاهر الشارع لحكمته ورحمته بالخلق بالصبي نفسه لالا يفوته شيء من الواجبات ما عليه العقاب أو يفعل شيء من المحرمات ويترتب عليه عقاب ورحمه بالولي كذلك جعل امرا ظاهرا متى ما ادرك من الطرفين الصبي ووليّه علم أنه ماذا انه مكلف فهو البلوغ فالبلوغ علامة ظاهرة والتمييز علامة باطنه ثم هي خفية ثم هي تحصل شيئا فشيئا فالوقوف عليها فيها عسر فيها فيها عسر ومتى ما كان الشيء منتشرا كما قال الشيخ الاسلام وسياتي اذا كانت العله أو مناط الحكم منتشرا لا ينضبط حينئذ لا يعلق به الحكم كما هو شان في ماذا في كون علة القصر والفطر للمسافر في السفر ماذا المشقه المشقه لا تنضبط كذلك قد يسافر زيد من الناس في سفر يكون 100 يكون فيه مشقه عليه قد يسافر 400 كيلو ولا يشق عليه اذا لا تنضبط فاذا كان كذلك حينئذ علقت بالسفر والسفر منضبط متى ما خرج عن بلده حينئذ تحقق به معنى السفر ورد فيه سفر من الاسفار اذا ظهر وبرز عن عن بلده وجعلها خلف ظهره برز عن البيوت يقول السفر لغة وجد وله قيد على الصحيح ب كيلو 70 و كل اقاويل ضعيفه وانما متى ما خرج عن بلده وجعل البلد خلف ظهره ولو كان يراها نقول هذا يعتبر مسافرا في في نسان الشرع في الشرع يعتبر مسافرا في في الشرع اذا علق الحكم بماذا بالسفر لانه منضبط ولم يعلق بالمشقه لانها منتشر غير منضبطه ثم هي خفية تختلف من زيد الى عمرو كذلك هنا التمييز يختلف يختلف من من صبي الى صبي اخر ثم هو خفي ثم يقع تدريجا شيئا فشيئا فجعل الشارع علامة ظاهره وهي البلوغ متى ما حينئذ نقول هذا يسمى تكليفا قال واذا اول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقة لا ندرك فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ قال الطوفي هذا توجيه ظاهر وأزيده كشفا بان نقول العقل قوه غريزية يدرك بها الكليات غيرها وهو يوجد بوجود الانسان ثم يتزايد بتزايد البدن تزايدا تدريجيا خفيا عن الحس كتزايد الأرسام النباتية والحيوانية في النماء يعني الذي بدنه ينمو هذا لا لا يدركه في الصباح كيف يكون في المساء كيف يكون لا يتنبه لذلك وضوء الصبح كذلك ينتشر شيئا فشيئا لا يمكن ضبطه وظل الشمس ونحوها من المتزايدات الخفيه فلا يمكن الوقوف على أول وقت يفهم فيه الخطاب فجعل الشرع بلوغه علما ظاهرا فجعل الشرع بلوغه علما ظاهرا على اهليته للتكليف وضابطا له فلما كان العقل والفهم فيه خفيا وظهوره فيه على التدريج ولم يكن له ضابط يعرف به جعل له الشرع ضابطا وهو البلوغ وهذا هو اولى ما يقال وحط عنه التكليف قبله تخفيفا عليه وعلى وليه كذلكاً وعلامات البلوغ الاحتلام او الانبات او استكمال عشرة سنة وتزيد الانثى بخروج حيض كما ذكر في الفقه يعني احكامه مختلف فيها محلها الفقه ودليله من حيث النص قول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث أو ثلاثه عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق قال شيخ الاسلام تيم رحمه الله كما في الفتاوى المجلد 11 191 وهذا الحديث قد رواه اهل السنن من حديث علي وعائشه رضي الله عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبولين وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفحول وهو أي هذا الحديث وإن كان في طرقه مقال بعض ضعفه لكنه باعتبار كثره طرقه من قسم الحسن بس حسن وباعتبار تلقي الامه له بالقبول لكونهم بين عامل به ومؤول له صار دليلا قطعييا صار دليلا قطعييا ويؤيد حديث من اخضر مزره فاقتلوهم هذا يدل على ماذا على ذلك واحاديث النهي عن قتل الصبيان حتى يبلغ كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في وصاياه لامراءه عند غزو المكفاء واحاديث انه صلى الله عليه وسلم كان لا يأذن في القتال إلا لمن بلغ سن التكليف ولادله في هذا الباب كثيره اذا حديث ثابت حيث كونه متلتقه اهل العلم والأمة بالقبول ومن حيث كثره النقلت له هو من قبل حسن حينئذ يجتمع فيه التعليلان أو الأمران تعليل من حيث الفهم وعدمهم وكذلك من حيث النص فإذا كان صبيا ولم يبلغ حينئذ نتفق عنه قلم فليس مكلفا صبيا ثم بلغ اين نقول وجد التكليف وهذان وصفان يدور الحكم معهما وجودا وعدما فالتكليف حكم معلل ونفي التكليف حكم معلل فمتى ما تحقق الوصفان العقل وفهم الخطاب وجد التكليف ومتى ما ارتفع احدهما ارتفع التكليف قال في التحمير فلا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب عرف المراهق أو من بلغ أو قارب البلوغ لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل بقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يكبر وفي روايه حتى يحتلم وفي روايه حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل ولان غير البالغ ضعيف العقل والبنية ولابد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله فإنه يتزايد تزايدا خفيا تدريج فلا يعلم بنفسه هو لا يعلم بنفسه فضل العوليه والبلوغ ضابط لذلك ولذلك تتعلق به أكثر الاحكام عن امام احمد رحمه الله تعالى روايه ثانيه ان المراهق مكلف بالصلاه مكلف به بالصلاه بمعنى أنه ماذا انه لقربه من البلوغ ولكونه الفهم فيه أتم ممن هو دونه ممن هو هو دونه لكن نقول هذا تعليل أو اجتهاد في مقابله النص فيكون حينئذ ضعيفه وروايه ثالثة أن ابن عشر مكلف بها بدليل واضربوهم على الضرب هنا يكون لماذا لترقي واجب فلا يكون تاقي واجب الا اذا كان الواجب تعلق به يعني كلف به وهذا دل على أن ابن عشر إنما هو ماذا مكلف وصاب غير مكلف والجواب عن الحديث ان الضرب هنا للتاديب والتربيه وليس المراد به ماذا ها ليس المراد لترك واجب يكون مكلفا بدليل ماذا عن الصبي حتى يبلغ ومن كان ابن عاشر لم يبلغ ان كان ابن عاشر النص مع النص الاخر قد يقول قالوا اضربوهم هذا محتمل هذا محتمل وكذلك ان اضربوهم لانه ترك واجبا واضربوهم لانه بالتاديب هذا محتمل لماذا اولنا هذا قل ذاك نص ومجمع على معناه عن الصبيح حتى يبلغ حتى يحتلم اذا دون الاحتلام ولو كان ابن عاشر غير مكلف وهذا يؤكد القاعده التي ذكرته لكم مرارا تمسكوا بها أن النص إذا كان لا يحتمل إذا جاء نص آخر حينئذ نحمله على على النص الواضح البين لا نقول حصل تعارض كيف نجيب عن هذا بهذا الحديث قل لا لا اشكال اعرف النصوص من حيث الأصول لا من حيث ماذا لا من حيث أن تجعل حديثا اصلا في صفات تتعلق بي كيفيات العبادات كالوضوء مثلا اقول الوضوء بعض الفقهاء يجري مجرى أن يجعل حديثا واحدا اصلا ثم اذا جاء حديث اخر قال لا هذا خالف الأصل من الذي جعله هذا اصلا وهذا فرعا كلاهما منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا إلا أن هذا الراوي نقل الصف على وجه الكمال وهذا الراوي نقل بعضا فلا يدل حينئذ أنه قد سقط من ذاك حينئذ ماذا نصنع نحمل هذا مع هذا بمعنى اننا نأخذ الكيفيه من مجموع النصوص لكن ثم نصوص صريحة واضحه بينه ارمع على مدلولها جاء نص محتمل حينئذ نفسر هذا المحتمل بماذا بهذا النص الصريح ورابعا أن المميز مكلف بالصوم مكلف بالصوم وهذا كذلك فيه فيه ضعف قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فتاوى الامر والنهي الذي يسميه بعض العلماء تكليف الشرعي شيخ الاسلام كابن قيم وهو ابن قيم كشيخ الاسلام لا يا ريان تسميه الخطاب الشرعي بأمر أو نهي أنه تكليف لان التكليف ماذا في مشقه وحينئذ كيف يقال انه كلفه ومشقه والتكليف والشرع انما جاء بماذا بما تطيب به نفوس البشريه عامه وهذا يعني وقوف معه مع اللفظي نعم مع اللفظي هل لا يقال ماذا انه لا بأس ان يطلق عليه احكام تكليفيه يقال الواجب والمندوب المحرم والمكروه لان النفوس تختلف المطلوب هنا ايجاد هذه العبادات على وجه الكمال بما اراده الشارع من حيث ماذا توفر الأركان والواجبات والشروط حين اذا وردت العباده مستكملا للأركان والواجبات والشروط نقول العبادة صحت هل برئة الذمة؟ برئت الذمه حصل له انشراح او لا هذا قدر زائد ولذلك جاء جاءنا لا يكلف الله نفسا الا, إلا وسعها الا ما اتاه فقيم قل لم يأت التكليف في الشرع الا بالنفي نقول اذا كان بالنفي له مفهوم وهو أنه ماذا أنه من حيث ما يطي يطيقه فهو مكلف به لا يكلف الله نفسا الا وسعها إذا ما كان في وسعه فهو مكلف به فالذي نفي إنما ينفى عن شيء هو قابل له ولو لم يريد لا يشترط أن يرد لفظ التكليف الشرعي قل جاء في سياق النفي فدل على الإثبات وأما نفي لكون الصلاه والإيمان وسائل العبادات انما جاءت لي ليس فيها مشقه وليس فيها كلفه على هذا ليس هذا لا يطيق جميع الناس والناس مراته فمن ظالم لنفسه هذا اذا اوقع العباده يوقعها ماذا متلذذا لو كان متلذذا بالعبادات لم وقع في المعصيه اولى والمقتصد فعل الواجب ترك المندبات وترك المحرمات وارتكب المكروهات لو كان منتلدذا بالفعل على وجه الكمان الذي قال ابن قي ون لو فعل الواجبات لما ترك المندوبات اولى ولو ترك المحرمات لما فعلها المكروهات لكن ضعفت نفسه في شيء من من المشقه وام السابق وذلك سابق اسمي هنا اذا نقول التعبير بالتكليف لا اشكاله في من حيث الشرع ومن حيث المعنى لانه يقتضيه وقول لا بد يكون العبادات على وجه الكمال بانه يتلذذ تقول هذا الاصر فيه لكن لم يكلف البارجا لو على جميع الناس بهذه المراتب كمالات هذه لا يحسن حتى العام لا يحصل أن, أن يطالب بها يعني كمال الورع وكمال المحبه وكمال الايثار وكمال الولاء والبراء هذا لا يستطيع أكثر الناس الناس اذا وجد عنده اثر الإيمان هذا طيب <تصفيق> وعما كماله هذا فيه شيء من من المشقه ولذلك قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في الايمان الكبير ان ايمان اكثر الناس العامه ضابطه انهم لو شككوا لا شكوا هؤلاء كيف يترددون بالعبادات لكن لو قيض الله تعالى لهم من, من يبتلى بهم الناس لن تكسن يعني لو وجد كبير عندهم وكان صاحب فتنا شركيات وبدع وظلالات وخرافات واتبعوه الناس معه كذلك لكن لو لو تركوا أو ترك هذا الظال ولم يوجد من يبين لهم مشوا معه من رحمة الله تعالى انه ما جاء صاحب بدعه الا وجاء من ها يبطله من من اصل إذن القول قول رحمه الله تعالى الامر والنهي الذي يسميه بعض العلماء تكليف صار هذا فيه تبرئه يعني تبرئ من هذه التسميه وصاب انها لا لباس بها ولو خالفنا شيخ الاسلام هنا رحمه الله تعالى لدلاله الشرعي ولدلاله المعنى واخذ ايه فاطر وهي دائما تكون تاصيلا ظالم لنفسه هذا لا يمكن يتلذذ بالعبادات والا اما يوقع في المعاصي مقتصد ضابط عند ابن تيميه رحمه الله تعالى انه فعل الواجبات ترك المندوبات لو لو تلذذ بالعبادات على وجه الكمال ما ترك المندوبات والسابق سابق قال هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة فلا تجب الشريعه على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل ثم قال بل قد تسقط الشريعه التكليف عما لم تكمن فيه اداه العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف ضبطا لمناط التكليف بحيث يكون ماذا يكون منضبطا لا يقع فيه تردد لو جعل التكليف مناطا او مناطه التمييز لو وقع فيه لبس في لبسه لان هذا يختلف باختلاف الادراك والادراك يختلف من صبي الى صبي متى نقول هذا مكلف هذا غير, غير مكلف بل يشق على نفسه هو دون دون فضل على غيره وان كان تكليفه ممكنا يعني من حيث الامكان العقلي يمكن قال بانه ماذا انه مكلف كما رفع الخلم عن الصبي حتى يحتلم وان كان له فهم لتمييز يعني نوع فهم ونوع تمييز لكن ذاك لانه لم يتم فهمه ولان العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا وهم يختلفون فيه فلما كانت الحكمة خفيه ومنتشره قيدت بالبلوغ وهذا كما ترى انهم اتفقوا على هذا التعليق الطوفي وكذلك المرداوي وشيخ الاسلام تيم الرحمه قال الطوفي ولعل الخلاف في وجوب الصلاه والصوم عليه يعني ثم فروع فقهيه اذا جئت إلى الأصول وهذا مما يقع فيه تنازع احيانا اذا جئت في مساله الأصول يتفقون على شيء اما واذا جئت في كتب الفقه يختلفون حينئذ هنا نقول مثل مثلا نقرر أن الصبي غير المميز الصبي دون البلوغ غير مكلف ما معنى هذا الكلام أنه لا يجب عليه صلاة ولا صوم ولا غيره الا ما كان من الاحكام الوضعيه إذا جئنا في دراسة الفقه نجد اقوال هل الصوم يجب عليه او لا يجب هل الصلاة واجب عليه أو لا او حينئذ ثم تعارض بين بين العلمين قد يكون ثم فوارق في حقيقه الامر بين الفريقين بين اصوليين وبين الفقهاء لكن الطوف لهم له نظرة جيده يقول لعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم يعني عند الفقهاء وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وذهاره وإيلائه ونحوه إذا اذن الصبي إذا ام الصبي إذا توض الصبي إذا نكح إذا طلق إذا عتق هل يشتري هل يبيع اتفق خلاف بين الفقهاء يقول يعني من احكامه المختلف فيها مبني على هذا الاصل اي على أنه مكلف او لا فمن قال بانه مكلف لا اشكال فيه ما هو واضح ومن قال بانه غير مكلف فلا بد من النفي فإن اثبت حينئذ لا بد من رده لخطاب الواضع لا من الرد الى الى خطاب الوضع المسائل المختلف فيها بين الفقهاء ياتيك عشرات المسائل ولذلك ابن اللحام ذكر يعني ما يزيد عن خمسين فرع لهذا الاصلي هنا يجب نقول من قال بانه مكلف لا اشكال فيه ينكح ويطلق ويؤذن والى اخره لا اشكال فيه لانه مكلف بالامر بالاجاب والندب والكراهه والتحريم من قال بانه غير مكلف ان نفى جميع المسائل فلا اشكال فيه إن أثبت بعض المسائل قال يصح طلاقه يصح عدته حينئذ نخرجه على ماذا على أنه من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف طردا للاصول هذا ولا اصل طالب العلم لابد ان يكون ماذا أن تكون اصولهم مطردة أما يكون متناقضا يختار هنا اصل هنا اصل وهنا فرع الى اخره هذا لا يعتبر يعني محققا لمسائله الفرق كما ذكرنا ذلك مرارا قال وكل هذه احكام مختلف فيها بين أهل العلم في حق الصبي وقع نزاع عند الفقهاء على تفاصيل ذكرة في الفقه فانثبت بالاستقراء أو وغيري أن الخلاف فيها مبني على الاصل المذكور مكلف وغير مكلف فقد تبعت الفروع اصلها ولا كلام ولا ولا كلام ان اثبت في الجميع بناء على ماذا على انه مكلف لا كلام لا اعتراض من نفى الجميع بناء على انه غير مكلف لا كلام يعني لا اعتراض وان ثبت في حقه شيء منها مع القول بأنه غير مكلف هنا وقع الكلام لابد من ماذا لابد من التخريج هو غير مكلف حينئذ كيف صححت أذانه؟ هو غير مكلف كيف صححت نكاحه لابد من جواب كان ذلك من باب ربط الحكم بالسبب يعني من قبيل الحكم الوضع لا والتكليف كما سبق في الزكاه والغرامة في ماله وبهذا يزول الاشكال الوارد كبير عند الاصوليين ان قيل ان الصبي والمجنون إذا كان غير مكلفين فلما اوجبتم الزكاه في ماله وغرامه ما اتلفاه في مالهما والزكاه والغرامات انما ثبتت بخطاب الشرع فات الزكاه خطاب الشرع اولى خطاب الشرع وكذلك وقد ثبت في حق الصبي والمجنون فوجب ان يكونا مخاطبين وتقرير الجواب المذكور عن هذا السؤال أن وجوب الزكاه والغرامات في مالهما ليس من باب التكليف الخطابي لهما إنما هو من قبيل ربط الاحكام باسبابها كما أن البهيمه اذا اتلفت زرعا بالليل أو بالنهار بتفريط صاحبها أو غير ذلك من صور الضمان بافعال البهائم ضمن صاحبها أن نقول ان البهيمه مكلفه لا ليست مكلفه اذا يضمن صاحبها او لا يضمن بناء على ماذا ربط الاحكام بالأسباب وهذا سبب وهذا سببه. مع ان البهيمه ليست مخاطبه ولا مكلفه بالاجماع ومعنى ربط الحكم بالسبب أن الشرع وضع اسبابا تقتضي احكاما تترتب عليها تحقيقا للعدل في خلق ولمراعاه مصالحهم تفضلا منه لا يعتبر فيها تكليف ولا علم يعني لا يشترط فيها التكليف يعني البلوغ والعقل ولا يشترط فيها العلم حتى كان الشرع قال إذا وقع الشيء الفلاني في الوجود فاعلموا انني حكمته بكذا هذا المراد بالخطاب الوجاه اين وقع الزوال والزوال ليس من فعلك انت إذا وقع وحصل الزوال حينئذ انت مامور بماذا بصلاه الظهر إذا غربت الشمس ها فأنت مأمور مامور المغرب إذا طلع الفجر انت مامور بصلاه الفجر وليس لك قدره لا في طلوع الفجر ولا في زوال الشمس ولا غروب ليس من فعلك بل هو من فعله من فعل الله تعالى اذا ربط شيئا بشيء ربط حكم تكليفي بسبب وهذا السبب يعتبر من الخطاب الوضعي كالموت مثلا اذ هو سبب انتقال مال الميت لورثته وهذا ليس من فعله هو ولذلك لو اقدم على لي مورثه صار ماذا هذا حرمان صار من الموانع صار من سواء كان عاقلا أو غير عاقل عالما أو غير عالم مختارا او غير مختار فينتقل الملك إليه قهرا وهو من باب خطاب الوضع قالات ذكره ان شاء الله تعالى وكذلك مال الصبي والمجنون وضعه شرع سببا لتعلق الزكاه به يعني متى ما وجد المال وحال عليه الحول وبلغ النصاب حينئذ وجب فيه الزكاه بقطع النظر عن مالك المال بقطع النظر عن مالك المال علق الحكم بالمال إذا, إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان المال لمكلف أو غير مكلف لعاقل أو غير عاقل حينئذ نقول هذا كربط صلاه الظهر بماذا بغروب الشمس كما بزوال الشمس إذا زالت الشمس صلوا الظهر إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فادوا الزكاه الحين ينهك الخطاب لوليه والمخاطب بالإخراج الولي وكذلك إتلاف, إتلاف, اتلاف كل منهما يعني الصبي والمجنون سبب لتعلق الضمان بمالهما واتلاف واتلاف البهيمه لما اتلفته سبب لضمان مالكها وهو المقاطع والحاصل أن وجوب الزكاه والغرامات في مال الصبي والمجنون غير وارد اذ هو من قبيل ربط الاحكام بالأسباب كوجوب الضمان ببعض افعال البهائم هذا ما يتعلق بالصبي وهو خرج بقولنا فهم الخطاب بقي ماذا العقل خرج به المجنون هل المجنون مكلف او لا المجنون ماخوذ لغة من جن عليه الليل وجنه الليل يجن به الضم جنونا واجنه مثله وجن الرجل جنونا واجنته الله فهو مجنون ولا تقل مجنن هذا لا يصح يجن مجن هذا لا يقبله مجنون وقولهم للمجنون ما اجنه ما افعلهم هذا شاذ لانه لا يقال في المضرب ما اضربه ولا في المسلول ما اسله فلا يقاس عليه قال ابن فارس الجيم والنون اصل واحد وهو الستر والتستر وقال والجنه الجنون وذلك أنه يغطي العقل اذا جن الليل إذا سترى اذن المجنون الذي ستر ماذا ستر عقله حصل له ستر باي شيء كان بسببه هو أو او بغيره حصل له ستر للعقل مطلقا أو في بعض الاوقات ولد كذلك أو أنه طرا عليه بعد ذلك اذا هو عام او لا هذا عام سمى مجنونا سمى مجنونا والجنون هو زوال العقل أو فساد فيه وقيل اختلال القوة المميزة بين الأمور الحس بالقبيح اختلال القوه المميز بين الامور الحسن والقبيح المدركه للعواقب ب الا يظهر اثارها وتتعطل افعالها وقيل الجنون زوال العقل أو اختلاله بحيث يمنع جريان الافعال والاقوال على نهج العقل إلا نادرا وهو عند بيوسف رحمه الله ان كان حاصلا في أكثر السنه مطبقا وما دونه فغير مطبق أو مطبق بمعنى أن الجنون نوعان جنون المطبق قد اطبق على صاحبه مطبق اسم فاعل وهذا يكون ماذا يكون دائما معه وهو ما عبر عنه بعض بالجنون الاصلي بانه يولد مجنونا مفقود العقل فاقد العقل وعينئذ يستمر معهم وهذا يسمى ماذا يسمى مطبقا وهو جنون اصلي قد لا يكون كذلك بان لا يكون الجنون اصليا بأن يولد سليما العقل ويبلغ من ال من العمر ما يبلغ ثم يطرأ عليه بسبب ما حينئذ يسمى ماذا يسمى عارضا ليس باصليه وعند بعضهم أنه قد يحصل له الجنون في وقت دون وقت هذا الذي خصه بالمقابل بالمطبق وغير المطبق بمعنى أنه قد قد تكون به عاهه يفوق في بعض الايام دون بعض أو في أثناء النهار دون دون بعض حينئذ يسمى ماذا يسمى غير غير مطبقين وهو نوعان جنون اصلي وجنون عارض اما الجنون الاصلي فهو أن يولد الإنسان فاقد العقل ويستمر على ذلك اما الجنون العارض فهو أن يبلغ الإنسان سليما العقل كاملا الفهم ثم يطرى له الجنون قطع النظر عن سببه والمجنون غير مكلف مطلقا طول تفصيل المطبق غير المطبق لان الحكم يدور معه علته وجودا عدما متى منتفى العقل انتفى تكليفه هنا إذا كان يرجع اليه العقل في وقت دون وقت إن حصل له تمييز رجع التكليف الرجعه الجنون ارتفع التكليف وهذا الصواب في في المطبق وغير المطبق لأن الحكم هنا بالتكليف هذا حكم شرعي كونه مكلف هذا حكم شرعي كونه مكلفا هذا حكم شرعي حينئذ نقول هذا الحكم الشرعي معلل او لا قلنا نعم معلل معلل بماذا لفقد العقل اذا متى ما رجع العقل رجع الحكم عاد الحكم اول تكليف إذا رجع كذا كالمراه مع الحيض إذا حاضت لم تجب الصلاه إذا ارتفع الحيض رجعت وجوب الصلاه إذا اللي في اعتراض لا اعتراض كذلك العقل مع مع المجنون اذا المجنون غير مكلف مطلقا هذا وصار لفقد شرط التكليف على العله المذكوره سابقا في عدم تكليف الصبي وللنص قال ماذا رفع القلم عن ثلاثه وذكر منهم المجنون حتى يفيق قال شيخ الاسلام في الفتاوى فمن لم يتقرب الى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من اولياء الا والصبي لا يكون وليا صبي لا يكون وليا لله لماذا لان الولايه مناطه بماذا بالحسنات بفعل الحسنات وترك السيئات والمجنون كذلك لا يوصل بالولايه لانه لا يفعل حسنات ولا يجتنب محرمات قال وكذلك المجانين والاطفال لا يوصف كل منهما به بالولايه لكن الصبي قال بعد ذلك لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء بمعنى أن الصبي غير مكلف حتى يبلغ والمجنون غير مكلف حتى يرجع اليه عقله يفيق لكن ثم فرق ثم فرق بينهما الصبي المميز غير مكلف لكن لو فعل العبادات صحت ام لا صحت والمجنون لو فعل العبادات ما صحت اذا اشتراك كل منهما في نفي التكليف لا يلزم الاستواء في جميع الاحكام هذا الذي يريد الشيخ السلام تيم رحمه الله تعالى الاستواء كل من الصبي والمجنون في أن كل منهما غير مكلف لا يلزم منه الاستواء الاحكام مطلقه بل عبادات الصبي المميز صحيحه فلو صلى وتوضا واذن الى اخره هذا صحيحه واما غير المميز هذا لا تصح واما المميز فتصح المجنون لو صلى لم تصح صلاته لو صام لم تصح صومه لماذا لانه ليس عنده ادراك مطلقا اصل الفهم ذهب حينئذ نقول هذا لا يصح منه شيء واما الصبي فقد يكون عنده نوع قصد قد يكون عنده نوع, نوع فهم فاعتبره الشرع في صحه العبادات ولذلك قال لكن الصبي المميز قيد المميز لأن غير مميز لا تصح عباداته مطلقا ولذلك لو اقيم في الصف من دون السبع فهو قاطع للصف قاطع لليل الصف لماذا لانه لا تصح صلاته تعتبر عبث هي افعال يعبث كذلك إذا لم تصح صلاته فافعاله واقواله حينئذ تكون عبث واذا كان كذلك حينئذ يكون قاطعا للصف اما الصبي المميز فلا لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء واما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء يعني محله اجماع ولا يصح منه ايمان ولا كفر يعني لم يصح ايمانه إذا اذا ولد وهو به جنون اصلي من ابوين كافرين هذه صوره المساله والا لو كان العصر أنه من ابويين مسلمين فالعصر انه تابع لي لابويه في لكن لو كان من ابويين كافرين وولد مجنونا ثم تلفظ بشهادته لقنا فات بها صح اسلامه اولى لم يصح اسلامه لماذا لان النطق بالشهادتين واجب هذا واجب يحصل به الانتقال من الكفر إلى الإسلام اين هو لم يصح منه اي عباده مطلقه حتى ما يدخل به الاسلام اذا لا يصح منه الاسلام لو كان الاصل في انه مسلم فكفر يعني اتى بلفظ ها فعل فعلا سجود لصنم او سب الله تعالى ونحو يكفر او لا يكفر لا يكفر لماذا لان هذا محرم واذا كان محرما حينئذ يقول لا يتعلق هو تكليف لا يتعلق بالمجنون اذا المجنون بقول شيخ الاسلامنا ولا يصح منه ايمان ولا كفر بهذه الصوره أنه لا يصح منه ايمان لو ولد وهو مجنون اصليا يعني ان ولد وهو فاقد العقل من ابوين كافرين لأن الحكم تابع لابويه لو نطق بالاسلام ما صح منه ولا يصح منه الكفر لو ولد وهو فاقد العقل من ابوين مسلمين لو اتى بلفظ أو فعل وهو كفر ولو كان بالاجماع نقول هذا محرم ولا يتعلق به لانه نوع تكليف اذا لا يصح منه ايمان ولا كفر وام الصبيف هذا محل نزاع هل النزاع ان اذا أسلم وهو الصبي مميز هل يصح او لا يصح صواب انه يصح صواب أنه, انه يصح وهل يصح من الكفر والردة فيه قولا كذلك قال ولا صلاه ولا غير ذلك من العبادات بل لا يصلح هو عند عامه العقلاء لامور لامور الدنيا لا يصلح كالتجاره والصناعه فلا يصلح لا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا, ولا نجارا ولا تصح عقود باتفاق العلماء مطلقا فلا يصح بيعه ولا شرائه ولا نکاحه ولا طلاقه ولا اقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من اقواله بل اقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي وهذا محله يفاقد ولا ثواب ولا عقاب بخلاف الصبي المميز فإن له اقوالا معتبره في مواضع بالنص والاجماع وفي مواضع فيها نزاع يعني مواضع فيها نزاع ومواضع فيها نص ومواضع فيها اجماع واذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليا فلا يجوز لاحد أن يعتقد انه ولي لله وكذلك الصبي على تفصيله هذا ما يتعلق بالمجنون جارد الاراده السابق إن قيل بأن المجنون تعلق به وجوب الزكاه والدفع اورس الجنايات والمتلفات قلنا الجواب هناك كالجواب هناك أنه من ربط الأسباب الاسباب او الاحكام باسبابها قيل مكلف وقل هذا ضعيف كيف هو مكلف اذا كان كانت الشهادتان من لا تصح فما دونه من باب اولى واحرى فإن قيل المجنون قد وجه اليه الخطاب بدفع الزكاه ودفع قيمه المتلف ووعوش الجنايات ولولا لم يكن مكلفا لما وجه اليه الخطاب ولما اخذت تلك الحقوق من ماله هنا نقول هذا من ربط الاحكام باسبابها سبق الجواب عنه وقد بعض بين الجنون أو المجنون المطبق والمجنون غير المطبق فالمجنون المطبق هو الذي لا يفيق هذا غير مكلف مطلقا أما المجنون غير المطبق او الذي يفيق احيانا فهذا مكلف هذا مكلف لكن الصواب قال ماذا مكلف وقته ها ارتفاع الصفه لاي الجنون وأما إذا كان قد رجع اليه الوصف حينئذ نقول لا تكليف وهذا لا مانع منه كما نقول المراه يعني نظيره المراه إذا حاضت ارتفع التكليف بها وجوب الصلاه والطواف ودخول المسجد الى وإذا واذا رجع حينئذ نقول ماذا رجع الحكم وجبت الصلاة والصوم الى اخره حينئذ نقول هذا لا مانع كذلك الجنون وصف فإذا وجد ارتفع التكليف وإذا رجع ولو كان في يوم ولو كان في بسنه ولا ذلك واستدل بعضهم بقوله أن التكليف المجنون غير المطبق بان مكلف أنه يعقل ويفهم خطاب الشارع في افاقته فينبغي تكليفه بناء على ذلك وهو الصحيح وهو وهو الصحيح واما القول بأن افاقته ليست واضحه جليه حتى نكلفه اثناء تلك الافاقه فلا يمكننا الوقوف على اول وقت لفاقته واول وقت فهمه للخطاب قالوا بهذا السبب نقول انه غير مكلف نقول ليست هذه الصوره التي يقع فيها الاشتباه لانه اذا قيل بانه غير مطبق اذا له حالتان حاله نلزم ونقطع بان قد ارتفع عنه الجنون حينئذ نرجع اليه الحكم الشرعي وحاله يقع عندنا تردد في كونه قد ارتفع او لا حينئذ الشك في ماذا الشك في ارتفاع الصفه والشك لا ها. اليقين لا يزول بالشك الشك لا يرفع اليقين شك لا يرفع اليقين فإذا كان اليقين هو الوصف بالجنون ترتب عليه الحكم ماذا عدم التكليف شكاكنا هل ارتفع او لا نبقى على الاصل لا اشكال فيه وأما إذا تيقن ارتفع اليقين باليقين بانه قد زال عنه الجنون اين يرجع عليه الحكم فهذا الاعتراض بانه بان المجنون المطبق انه كصبي في تدريش شيئا فشيئا ولا ولا ندر التمييز هذا الجواب ضعيف لماذا لأن الاحوال ثلاثه جنون على اصله مطبق وهذا لاشكال لا فيه جنون قد ارتفع يقينا وهذا لا بد ان نقول بانه قد رجع اليه الحكم الشرعي وانه مكلف جنون الاصل فيه أنه مجنون حينئذ شكاك ارتفع أو لا نقول اليقين لا يزول بالشك باقن على اصل فليس عندنا تردد في هذه المساله ولذلك قال شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى في الفتاوى ولكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز احيانا يعتبر قوله حين التمييز هذا ترجح لماذا بأن المجنون الذي قد يقع عنده تمييز احيانا حينئذ نقول ماذا يعتبر قوله قال لكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز احيانا يعتبر قوله حين التمييز وقال رحمه الله تعالى فان ثبوت الحقوق في الذمم اوسع نفوذا فان الصبي والمجنون والعبد قد تثبت الحقوق في ذممهم مع أنه لا يصح تصرفهم هاي صح تصرفهم اذا الصواب ان المجنون غير المطبق إذا رجع اليه عاقله وتيقن ذلك أن التكليف قد رجع إليه لأن الحكم الشرعي معلل والحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا هذان شرطان لصحة التكليف الأول فهم الخطاب احترازا عن الصبي وفيه تفصيل والثاني العقل احترازا عن عن المجنون والمجنون اصل في عدم التكليف الا اذا كان غير مطبق وقد رجع اليه عاقل هذا شرطان متفق عليهما وقد زاد في البحر الزركشي بعض الشروط الأول الحياه هذا معلوم وهو انه لابد ان يكون هذا المكلف حيا لان الميت لا يخاطب بامر ولا نهي إلا فيما يكون من حياه البرزخيه أو ما بعدها هذا ليس ليس لنا في بحث وانما البحث فيما يتعلق بما جاء في الكتاب والسنه هل ما جاء في الكتاب خطب الميت جواب لا حينئذ إذا سلم بانه قد يحصل له حياه بعد موته ها رجع املا رجعي الى الاصل رجعي قال له شروط اخرى من الحياه فالميت لا يكلفه وان جوزنا تكليفا المحال كما قاله القاضي ابو بكر ونقل الاجماع نقل الاجماع عليه نقل الاجماع عليه وبعض مفصل قال نعم قد اراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احيا الله عز وجل له ابويه فاسلما ورجعا الى مكانه ومنها من هذه الشروط كونه من الثقلين الانس والجن والملائكه فيخرج البهائم والجمادات اما الانس فمحله اتفاق واما الجن فمحله اتفاق واما الملائكه فمحله وفاق لكن لا باعتبار تكليف الانس والجن يعني ليست الشريعة هذه مخاطب بها الملائكه سياتي بحث في آخر النظم ان شاء الله تعالى هل النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى الملائكه كذلك ما ارسل الجن والانس اذا كونه من الثقلين الانس والجن والملائكه فيخرج البهائم والجمادات وحكى القاضي وغير الاجماع عليهم والجن مكلفون بأصول الشرع وهذا محل وفاق ولكن هل هم مكلفون بالفروع كاصولها الخلاف فيه كالخلاف في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعه أم؟, أم لا والصواب انهم مكلفون بالفروع كالاصول يعني الجن ولكن قد يحصل فيه شيء من الاختلاف من حيث ماذا صفة العبادات لأن لهم حقيقة تختلف عن حقيقه الانس والنص دل على ذلك بالاجماع اهل علم على ذلك قال الله تعالى ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والعباده هنا المراد بها العباده هنا المراد بها ها توحيد ووسائل العبادات مر معنى الا ليعبدون الا ليوحدوني اي يفردوني بالعباده وقلنا العباده اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الاقال الاعمال الظاهره الباطنه من فسر منفسر بهذا ومن هم مفسر بهذا فعرض الشيخ الاسلام كغيره قول علي رضي الله تعالى الا لامره وانهاهم ادعوهم الى عبادته فدعاه اذن بالتوحيد وغيره وهنا قال وما خلقت الجن والإنس الجن يعني كل جن والانسان يعني كل انس حينئذ هو داخل فيه بالتكليف هذا انا اصواح بين واضح بين بي وكذلك قوله تعالى يا معشر الجن والانسان الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا اذا في انذار في بلاء كذلك قوله تعالى في يومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جن الرابع الاجماع حيث اجمع العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بالقرآن إلى الانس والجن وجميع اوامره ونواهيه توجه اليهما وهذا يشمل الاوامر والنواهي سواء كانت في الأصول أو او في الفروع قال الطوفي في شرح المختصر تسر الروضه وقع النزاع بين فقهاء بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه يعني كان المساله حادثا وقع النزاع بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه وهي سنة سنه 780 للهجره في أن الجن مكلفون بفروع الدين ام لا يعني الاصول متفق عليها انما الخلاف في ماذا في الصلاة والزكاه والصوم ونحوها والسفتي فيها شيخنا ابو العباس احمد بن تيميه رحمه الله تعالى أي ايده الله تعالى فجاب فيها بما ملخصه انهم مكلفون بها بالجملة انهم مكلفون به عن بفروع الشريعه بالجملة لكن لا على حد تكليف الانسي بها هو واضح لان هيئاتهم تختلف لأنهم مخالفون للانسي بالحد فبالضرورة يخالفونه في بعض التكاليف تكلم قال في قلت مثاله أن الجن قد اعطي قد اعطي بعضهم قوة الطيران في الهواء فهذا يخاطب بقصد البيت الحرام للحج طائرا <تصفيق> كذلك؟ هو كذلك اذا ليس ككال كالانس الانسان لا لا, لا يقوى على ذلك والإنسان العدم تلك القوة فيه لا يخاطب بذلك هذا في طرف زيادة تكليف على تكليف الانس هذا في زمانه أما الآن يخاطب ان ياتي طائرا لكن ب... بواسطا لأن ما لا يتم الواجب الا به فهو, فهو واجب والوسائل احكام المقاصد فإذا لم يكن له قدرة إلا أن يذهب بالطائره وعنده مال لازم ذلك او لا لازما اذا يذهب طائرا لكن لا بذاته <تصفيق> وانما بواسطه وانما قال ذلك الطفي في زمانه رحم الله تعالى وأما من جهة نقص تكليفهم عن تكليف الانس فكله تكليف يتعلق بخصوص طبيعه الانس ينتفي في حق الجن لعدم تلك الخصوصية فيهم والدليل على تكليف الجن بالفروع الاجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ارسلنا بالقران الكريم إلى الجن والانس وجميع اوامره ونواهيه متوجهه إلى الجنسين وهي مشتمله على الأصول والفروع نحو امنوا بالله امنوا قلنا هذا الخطاب لمن لما دل عليه قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومنهم الجن وارسل الانبياء وانزل الكتب من اجل بيان هذه العباده اذا آمنوا هذا يشمل الجن والانس والايمان هذا باعتبار الاصول اعتبار اقيم الصلاه اقيم والواو هنا تشمل الإنس والجن لانه خطاب للانسي وخطاب للجن على سواء قد تضمن هذا الدليل على أن كفار الانس مخاطبون بها امنوا خطاب للكفار وللمؤمنين اقيموا هذا خطاب للمؤمنين والكفار لانه عام وكذلك كفار الجن لتوجه القرآن بجميع ما فيه إلى مؤمن الجنسين وكفارهم وقال في البحر ولا يشترط في التكليف الإنسية بل الجن مكلفون في الجملة قال السيوطي في الاشباه والنظائر قال السبكي في فتاويه وقال ابن عبد البر الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون وقال القاضي عبد الجبار لا نعلم خلاف بين أهل النظر في ذلك والقران ناطق بذلك في آيات كثيره اذا يشترط فيه أن يكون مكلف انسيا وكذلك جنية كذلك الجن فائدة لا خلاف في أن كفار الجن في النار لا خلاف في أن كفار الجن في النار واختلف هل يدخل مؤمنهم الجنة ويثابون على الطاعه على اقوال اذا اتفقوا على مع كون مكلفين وهذا يقتضي الاصل ماذا إذا, اذا اذا اذا نظرنا الى الاصل قلنا على اصل الاستواء سواء الانس والجن كما أن مؤمنهم كل منهما يدخل الجنه كذلك كافرهم كل منهم يدخل النهر هذا الاصل فيه اولى حينئذ لا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل لقد رمنا ان قائم على أن كل منهما مخاطب بالشريعه قال على اقوال احسنه نعم هذا هو الصواب انهم يدخلون النار هذا هو هو الصواب علي يدخل المؤمنون الجنه صواب انه يدخلون الجنه وينسب للجمهور من ادله قوله تعالى ولمخافه مقام ربه جنتان فباي الاء فباي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر الصوره خطاب للجن والانف فامتن عليهم بجزاء الجنة ووصفها لهم وشوقهم إليها فدل على انهم ينالون ما امتن به عليهم إذا آمنوا حصل لهم الايمان وقيل لا يدخلونها هذا قول ذكره بعض اهل العلم وثوابهم النجات من النار يعني اذا فعلوا الطاعه وامتثلوا الاوامر ونقول لا يدخلون الجنة اذا أين الثواب قال ثوابهم ماذا النجات من النار وهذا يحتاج الى الى نص نجيء بالنص على العين والراس والا فهو مردود وقيل يكونون في الاعراف وقيل ذهب الحارث المحاسب لأن الجن الذين يدخلون الجنه يكونون يوم القيامه نراهم لا يرون عكس ما كانوا عليه في بالدنيا والاشباه والنظائر بين النجم ولا في انهم مكلفون مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار وانما اختلفوا في ثواب الطائعين اصابنا أن ان الكفار أن الجن دخول المؤمن الجنه من الجن هذا مختلف فيه وما ذكر ابن نجيم بالاتفاق في نظر قول ولا خلاف في انهم مكلفون في نظر فإن مقتضاه أن تكليفهم ودخولهم الجنه متفق عليه ولا س كذلك قال حافظ بن حجر وعلى القول بتكليفهم قيل لا ثواب لهم إلا النجات من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم هذا يحتاج الى نص ولا نص والصواب انهم يدخلون الجنه كسائر الإنس, كسائر الإنس لأن التسوية هي الأصل وحينئذ نقول كل ما ثبت في حق الإنس فالاصل فيه ماذا انه في الجن كذلك وام الملائكه فهم مكلفون قال الصوت في الحبائك في اخبار الملائكه قال الله تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون كل امن بالله وملائكة قال البيهقي في شعب الإيمان والايمان بالملائكة ينتظم في معان ذكر منها الثاني انزالهم منازلهم واثبات انهم عباد الله وخلقه كالانس والجن مامرون مكلفون لكن تكليفهم ليس بما كلف به الانس والجن الى اخره قال الشيخ عز الدين جماعه المكلفون على ثلاثه اقسام قسم كلف من اول الفطرة قطعا وهم الملائكه وادم وحواء وقسم لم يكلف من اول الفطره قطعا وهم اولاد بني اولاد آدم وقسم فيه نزاع والظاهر انهم مكلفون من اول الفطره وهم الجان وقال سيؤتى في كتاب الفروع من كتب الحنامله ما نصه قال ابو حامد في كتاب الجن كالانس في التكليف والعبادات ومذاهب العلماء اخراج الملائكه من التكليف والوعيد والوعيد وقال بعد ورقه كشف العورة خالية من مساله من مساله سترها عن الملائكه والجن وظاهر كلامهم يجب عن الجن لانه مكلفون أجانب كذا عن الملائكه ما عدم تكليف يعني ستر العوره كما يكون عن الانس يكون عن عن الجن بجامع أن كل منهما مكلف قال كذلك عن الملائكه مع عدم تكليفهم لأن الادم مكلف انتهى قال الظاهر ان مراده اخراجهم عن التكليف بما كلفنا به لا مطلقا اي يخافون ربهم من فوقهم خوف عبادة أو لا عباده لا يعصون الله ما امره اذا يامرهم فهم مكلفون لكن جهه التكليف تختلف عن تكليف الانس والجن وإلا فهم مكلفون قطعا كما تقدم كلام ابن جماعه اذا هذا ما يتعلق به شروط تحقق الوصف وهو أن الانسان وبحثنا في الانسان انه مكلف وذلك بأن يكون آدميا هذا اولا والجن والملائكه بحث آخر ثانيا أن يتحقق فيه وصف الحياه ثالثا وهذا لا احتاج للتنصيص بحث في الاحياء لا في الأموات ثالثا فهم الخطاب رابعا العقل حينئذ اذا فهمت هذه الأصول تفهم المغمى عليه هل هو مكلف ام لا مباشره المغمى عليه مكلف ام لا ليس مكلف لماذا لانه وان كان معه العقل الا انه لا يفهم الخطاب يعني المغمى عليه حال اغمائه اقيم الصلاه وما يسمعه حينئذ اقول هذا غير مكلف الساهي حال سهو حينئذ اقول هذا غير مكلف لماذا لعدم فهم خطاب كان عاقلا النائم حال نومه نقول هذا غير غير مكلف اذا الصواب في هذه المساله من اجل طرد الاصل ان نقول انهم غير مكلفين اما القول بانه يشترط الفهم ثم نحتاج الى كون أو نقول النائم هذا مكلف قل هذا في تعارض هذا في في تعارض ولذلك لو قدم المصنفون كما قدم غيره ببيان شروط صحه التكليف المكلف به ده كان اولى لأنه لا يمكن فهم هذه المسائل عصوب امتناع وان يكلفا لغفلتنا ملجون اختلف في مكرهم نقول هذه لا تفهم إلا مع فهم هذين الشرطين لانها باطرادها حينئذ نفهم ان النائم والساهي وما عبر عنه بالغافل أنه غير مكلف لانتفاء فهم الخطاب وكذلك الملجئ غير مكلف لانه سياتي في محث القدرة ونحوه كذلك المقرئ اذا نعرف أن هذا الفرع مبني على ذلك الاصل وياتي بحثه في وقته ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين